من الممكن ان تدعوني اسماعيل وقصه هذه بدات منذ بضع سنوات حين وجدت نفسي في حاجه الى عمل حيث لم تكن لدي حينها خطط محدده لمستقبلي او مكان ادعوه منزلا فقررت ان اشق طريقي في البحار واكتشف العالم كما فعلت مرات عديده من قبل حيث كنت الجا الى العمل في البحر كلما احاط بي الياس لانني بخلاف ذلك كنت اصبح سريع الغضب وقد اجد نفسي اتجول في الشوارع القى القبعات من رؤوس الناس دون وعي اعتقد انني لست الوحيد الذي يشعر بهذا الانجذاب نحو البحر ففي المدن القريبه من الشواطئ يوجد العديد ممن يقفون مشدوهين امام الامواج لا استطيع تخيل كيف يمكن للانسان ان يقضي حياته في مكتب انا بحاجه الى الاحساس بالحريه الى العيش مع الامواج والا فقد افقد عقلي للبحر سحر لا يستطيع الرجال مثلي مقاومته قد ننفق كل ما لدينا لنحظى برحله الى البحر نعبر الصحاره للوصول اليه واسعد لحظاتنا هي تلك التي نقضيها على متن سفينه بعيدا عن اليابسه انا هنا لا اتحدث عن السفر كراكب فالركاب يحتاجون الى المال لشراء التذاكر ويعانون من دوار البحر ويشتكون من الخدمات على السفينه اما انا تحدث عن الرحلات البحريه كبحار اودعت قميصا او اثنين في حقيبتي وحملتها تحت ذراعي وتوجهت نحو المحيط الاطلسي لكنني وصلت الى مدينه بيدفورد متاخرا وفاتتني اخر رحله بحريه الى جزيره نانتاكيت شعرت بالاحباط ولكنني كنت مصمما على العثور على عمل على متن سفينه متجهه الى هناك في ذلك الزمن كانت سفن صيد الحيتان هي ابرز وسائل الابحار وميناء نانتكت كان من اعرق موانئ الولايات المتحده عندما قررت ان اكون جزءا من هذا التاريخ البحري لم ارغب في الاكتفاء باقل من الافضل كانت صناعه صيد الحيتان في اوج ازدهارها اذ كان زيت الحيتان يستخدم لتصنيع زيت المصابيح اللازم للاناره ليلا ولاضاءه مصابيح الشوارع لذا كانت المئات من السفن تنطلق سنويا في رحلات حول العالم بحثا عن الحيتان وقد استمر هذا الامر لعده اعوام كان العمل على متن هذه السفن شاقا لكن الرغبه في خوض هذه المغامره كانت تسيطر علي كانت الرحله القادمه الى ننتكت لن تبحر الا بعد يومين مما جعلني في حاجه الى ايجاد مكان للاقامه والطعام وبما انني لم اكن اعرف احدا في نيو بيتفورد توجهت نحو شاطئ المدينه حيث يقع النزل ذو الاسعار المعقوله وجدت في النهايه فندقا يسمى سباوتر ان حيث كانت لافته تشير الى ان مالكه هو بيتر كوفن المبنى كان مائلا قليلا وكانت لافتته العتيقه تصدر صريرا مع كل هبه ريح رغم انه لم يكن فندقا فاخرا الا انه بدا الخيار الانسب لظروفي الداخل كان متداعيا كالخارج فاوراق الحائط كانت باهته ومتآكله والاثاث ممزق مما جعل المكان يذكرني بالسفن المهجوره التي يحظر استخدامها على احد الجدران كانت هناك لوحه كبيره ملطخه بالاوساخ قد غمرها الدخان لسنوات حتى اصبح من الصعب تمييزها بدا السواد يغطي كتله اخرى من السواد حدقت فيها لبرهه حتى ادركت انها تصور وحش الاعماق الحوت الجدار المقابل كان مغطى بمجموعة من الحراب والرماح الادوات التي يستخدمها صيادو الحيتان تساءلت عن القصص التي تخفيها تلك الادوات وعن الصيادين الذين استخدموها تجولت في ردهه الفندق التي كانت مغبره لاكتشف خزانات عرض تحتوي على تحف من اراض بعيده ثم صادفت غرفه جانبيه وتوقفت مذهولا امام ما بها فك حوت عظيم الحجم كان معروضا بداخلها ضخما لدرجه ان عربه صغيره يجرها حصان يمكن ان تمر من خلاله فيما كنت احدق بدهشه في عظام الحوت الضخمه دخل الغرفه رجل في كهولته اخبرته انني ابحث عن مكان للمبيت قبل رحلتي الى نانتاكت فسالني بنبره وديه هل يزعجك مشاركه غرفتك مع رماح عليك التعود على ذلك اذا كنت تنوي الذهاب لصيد الحيتان اليس هذا هو هدفك من الرحله الى نانتاكت فاجبته بصراحه لست معتادا على مشاركه الفراش مع الاخرين لكن اذا كان هذا هو الخيار المتاح والشخص المعني مهذبا فساقبل به رد صاحب النزل ممتاز هل تود تناول العشاء سيكون جاهزا قريبا ثم غادر الغرفه تاركا إياي غارقاً في تأملاته تساءلت عن الأحداث القادمه وعما سيتضمنه عشاء تلك الليله لم يطل الوقت حتى وجدت نفسي جالسا على مائده العشاء التي كانت تزخر بأطباق من اللحم والبطاطس وحلوى الزلابيه كانت وجبه شهيه بشكل استثنائي وفي الواقع كانت افضل وجبه تناولتها منذ زمن بعيد وبينما كنت اتناول العشاء كنت انظر الى الرجال الجالسين حولي متسائلا اذا ما كان احدهم هو الشريك الغامض في غرفتي عندما طرحت هذا السؤال على صاحب النزل هز راسه مؤكدا ان ذلك لم يكن الحال وفي تلك اللحظه بالضبط دخلت مجموعه صاخبه من الرجال الى الفندق كانوا طاقم سفينه اجرامباس التي رست لتوها بعد رحله دامت 3 سنوات كانوا جميعا مليئين بالحياه والنشاط ياكلون ويشربون ويتبادلون الاحاديث المثيره فجلست هناك في هدوء اصغي اليهم واستمتع بمراقبه تفاعلهم مستمتعا بتلك الاجواء المفعمه بالحيويه بعد العشاء جلست في غرفه الاستراحه برفقه صاحب الفندق يغمرني الفضول حول شريكي في الغرفه الذي لم يصل بعد وجهت سؤالي لصاحب الفندق اين يمكن ان يكون شريكي في هذا الوقت هل من المعتاد ان يبقى خارجا لوقت متاخر كهذا؟ اجابني بنبره تحمل بعض القلق. عاده ما يعود مبكرا ويستيقظ مبكرا ايضا. اظن انه قد واجه بعض المشاكل اثناء محاوله بيع بضائعه. تساءلت بفضول: بضائعه؟ ما نوعها؟ قال مالك النزل: انه يتاجر بالحلي الصغيره، عقود وجواهر وما شابه ذلك، ياتي بها من رحلاته. لكن تعج البلدة بهذا النوع من البضائع فالعديد من البحارة يحاولون بيع مثل هذه الأشياء فرددت بتساؤل تعتقد أنه لا يزال يحاول بيع بضاعته في هذا الوقت المتأخر لقد تخطينا منتصف الليل أجاب بتردد صعب التأكد من ذلك لكنه لم يسبق له أن تأخر هكذا من الممكن أن لا يعود الليلة على الإطلاق ثم صاحبني مالك الفندق عبر الدرج نحو غرفتي شعرت بنوع من الامتنان لهذا المأوى الذي ساقضي فيه الليلة فتح الباب ودخلت الغرفة التي ستكون مسكني المؤقت الغرفة كانت بسيطة لكنها نظيفة ومرتبة والفراش الكبير الذي يتسع لشخصين بارتياح بدا دعوة مغرية لراحة طال انتظارها مع شكري لصاحب الفندق على مساعدته اغلقت الباب خلفه نظرت حولي مستشعرا الهدوء الذي يعم المكان وشعرت بالراحه تسري في اوصالي كانت الاصوات الوحيده هي الهمسات البعيده للبحر وصرير الاخشاب القديمه تحت تاثير الريح تمددت على الفراش مستسلما للتعب الذي كان يسيطر علي بعد يوم طويل اغمضت عيني وبينما انا اتنقل بين اليقظه والنوم شعرت بسكينه تغمرني معتبرا هذه اللحظات بدايه لفصل جديد من مغامرتي الان كل ما تبقى هو الانتظار لرؤيه ما ستحمله الايام القادمه حيث كنت على حافه الانغماس في النوم اعادني صوت خطى ثقيله في الرواق الى الواقع بينما الباب يفتح بهدوء دخل رجل ضخم البنيه الى الغرفه محملا بشمعة تتراقص ضوؤها على جدران الغرفة مضفية عليها جوا من الغموض بقيت مستلقيا على الفراش صامتا محاولا استيعاب الموقف بينما يضع الرجل الشمعة بعناية في ركن الغرفة الظلال تلعب على ملامحه مخفية تفاصيل وجهه ولكن من خلال الضوء الخافت بدا وكانه تمثال منحوت من الزمن والتجارب رغم شعوري ببعض الارتياب حاولت الحفاظ على هدوء اعصابي مدركا ان هذا الرجل هو على الارجح شريك الغرفه الذي طال انتظاره في هذه اللحظه كان صمته يتحدث اكثر من الكلمات كل منا يقيم الاخر محاولا تكوين فكره من هذا اللقاء غير المتوقع في تلك اللحظه الهادئه والمتوتره حيث الكلمات بدت وكانها تتوارى خلف الانفاس اطلقت تحيه بصوت متردد لعلّه يلاحظني لكن الرجل لم يرد مما زاد من توتر الجو المحيط وعندما التفت نحوي كانت المفاجاه التي انتظرتني ليست بالبسيطه تحت ضوء الشمعه الخافت رايت وجهه الذي كان يبدو كانه نحت من قصه غامضه الكدمات الزرقاء والتورمات التي غطت ملامحه جعلته يبدو كانه لتوه خرج من معركه طاحنه للحظه شعرت بالذهول والحيره تغمرني متسائلا عن قصته والمسار الذي اوصله الى هذه الحاله هذا المشهد اثار فضولي بقدر ما اثار حذري هل كانت ملامحه نتيجه لحياه شاقه في البحر ام هناك قصه اعمق تختبئ خلف هذه النظرات الثاقبه لكن عندما تبينت الوشم الذي يغطي وجه الرجل وجسده تحول شعوري بالدهشه الى فضول عميق الوشم الذي كان يتالف من مربعات سوداء تغطي جلده لم يكن مجرد زينه بل بدا وكانه يحمل معنى او ربما قصه معقده لحظه خلعه لقلن سوته وقميصه كشفت عن فن يغطي كل شبر من جلده المعروض ورغم الخوف الاولي والرغبه الفطريه في الفرار استوعبت ان هذا الرجل مهما كانت قصته كنا الان شركاء في غرفه واحده وانه بالرغم من التباين الواضح في مظهرنا وربما حتى خلفياتنا فان هذا لم يكن سببا كافيا للخوف قررت ان ابقى محتفظا بيقظتي ولكن مفتوحا لفهم هذا الشخص الغامض ربما كانت هذه فرصه لتعلم شيء جديد لسماع قصه لم اكن لاصادفها في محطات حياتي المعتاده بعد كل شيء كانت الشجاعه لا تعني غياب الخوف بل مواجهته ومحاوله تجاوزه فجاه وجدت نفسي في مواجهه غير متوقعه الرجل الذي كان للتو جزءا من تاملاتي وفضولي اصبح الان مصدرا للتهديد المباشر حيث قفز على الفراش بشكل مفاجئ مبادرا بدفعي و لكزي في خضم الفوضى والصراع كانت كلمات الرجل تساؤلاته الغاضبه حول هويتي تشق طريقها وسط الهرج من انت سؤال بسيط لكنه محمل بوزن الظروف غير العاديه التي وجدنا انفسنا فيها بالرغم من شعوري بالذهول والضياع كان يتعين علي الاستجابه ولكن قبل ان اتمكن من تقديم توضيح او ربما محاوله التهدئه وجدت نفسي اصرخ طلبا للمساعده بيتر كوفن تعال بسرعه هذا الرجل يهاجمني كان صوتي يعلو فوق الضجيج محاولا جذب انتباه صاحب الفندق تلك اللحظات المشحونه بالتوتر تحولت فجاه الى مشهد يحمل طابعا مختلفا تماما بمجرد ان تدخل بيتر كوفن كلماته الهادئه وثقته الواضحه في كويكج اضفت نوعا من الطمانينه على الموقف الذي كان للتو على شفير التصاعد ادراك كويكج للموقف ورده الهادئ اظهر جانبا مختلفا لم اتوقعه تلك الابتسامه الهادئه والاسترخاء الذي اظهره بينما كان مستنداً إلى الحائط جعلا من التوتر الذي شعرت به للتو يبدو مبالغاً فيه على الأقل في تلك اللحظة صاحب الفندق بيتر كوفين بتفسيره واعتذاره منح الوضع إطاراً أوضح وعلى الرغم من الفزع الأولي بدأت أفهم أن الخوف الذي شعرت به ربما كان نتيجة سوء تفاهم أكثر منه تهديداً حقيقياً وعندما قال كويكيج ببساطة لتنام الان حان وقت النوم كان هناك نوع من الهدوء الذي لم اتوقعه هذا الهدوء بعد العاصفه المفاجئه من الاحداث جعلني اعيد النظر في تقييمي للوضع ولهذا الرجل الذي شاركته الغرفه حيث ادركت سريعا انني كنت غير منصف اذ اصدرت الكثير جدا من الاحكام في وقت قصير عن هذا الرجل صنع هذه التمثيليه لانه فطن الى ان مظهره بث في نفسي الخوف لكنه لم ينو اذائي اواكبانا الى الفراش ولم انم في حياتي نوما اهنأ من الذي نمت به تلك الليله في الصباح التالي استيقظت مفعما بالنشاط والنضاره واستيقظ كويكيز في اللحظه ذاتها راقبته وهو يتنظف بجانب الحوض ثم شاهدته وهو يختار ملابسه يرتدي صدريته وقبعته ثم ياخذ رمحه ويخرج من الغرفه لم يمض وقت طويل حتى تبعته عندما وصلت الى مكان الافطار لاحظت ان جميع النزلاء المتواجدين على المائده كانوا صيادي حيتان لكن على عكس المعتاد كان هناك هدوء غريب يسود المكان هذا السكون كان مثيرا للدهشه خصوصا ان البحاره معروفون بجلباتهم وثرثرتهم المعتاده ربما يكون هذا الهدوء مقتصرا عليهم في اوقات الراحه بعد العوده من رحله بحريه شاقه او قبل الابحار في مهمه جديده اختار كيكي الجلوس في مقدمه المائده وكان يتناول اللحم فقط لا يمس الخبز او الزبده او المربى فقط اللحم كان محط اهتمامه بعد الافطار توجه الجميع الى صاله الجلوس بينما قررت انا الخروج لاستكشاف المنطقه كانت هذه هي زيارتي الاولى الى بيدفورد وكنت متحمسا لرؤيه تنوع سكانها لفت انتباهي تعدد الاعراق والاساليب في اللباس فقد رايت رجلا يرتدي قبعة مصنوعة من فرو القندس وصدرية وحزاما كبيرا تتدلى منه سكين قررت ان ازور الكنيسه اذ انني مسيحي مخلص على الرغم من عدم قدرتي على حضور القداس كل احد بسبب كثره تنقلاتي في البحر وصلت للكنيسه والعظه كادت تبدا فجلست بين مجموعه من البحاره وزوجاتهم وبعض الارامل لاحظت الواح تذكاريه منتشره في انحاء الكنيسه مخصصه لتكريم البحاره الذين ماتوا في البحر مقدمه من زملائهم الملاحين وعائلاتهم وعندما التفت الى يساري انتابني الذهول عندما شاهدت كويكج يجلس هناك في نهايه الصف نفسه الذي اخترته كنت اعرف ان كويكج لم يكن مسيحيا اذ كان يحمل معه صنما يعبده وقد رايته يصلي لهذا الصنم في غرفتنا بالفندق عندما رااني كويكج أومأ برأسه تحية لي ثم عاد إلى جلسته الهادئة منتظرا بدء العظة تقدم القس الابو مايبل نحو المنبر في مقدمة الكنيسة كان رجلا طويلا القامة ذا لحية طويلة وكثيفة بدت الشيب فيها وكان معروفا بماضيه كصائد حيتان بالفعل سمعت حكايات عنه من قبل بعض صيادي الحيتان الذين قابلتهم قبل وصولي الى المدينه صعد الاب مايبل بخطى بطيئه ومحسوبه على السلم مضفيا طابعا دراميا على تحركاته حتى بلغ قمه المنبر وهناك بلغ ارتفاعا يتعذر معه الصعود او النزول بالنسبه لاي شخص اخر وقف كبحار متمرس على منصه المراقبه في السفينه متربعا على قمه الصاري أشاع الأب مايبل هدوءا وطلب من الجميع السكوت ثم نادى بصوته المدوي من اليمين الى اليسار تجمعوا نحو المركز استخدم لغة تحاكي اسلوب البحاره موجها الجمع ليتركزوا في وسط الكنيسه وبينما كان يبدا حديثه اندلعت عاصفه شديده وتصاعدت الرياح تضرب النوافذ بعنف مصحوبه بالامطار لكن ذلك لم يعكر صفو الابي مايبل الذي واصل كلامه بثبات ووضوح الحضور ايضا بداو غير مبالين بالعاصفه مستغرقين تماما في الاستماع الى عظته تناول الابو مايبل قصه يونس ومغامرته في بطن الحوت موجها كلماته الى المستمعين اعرف انكم مطلعون على القصه من الكتاب المقدس فقد تمت تلاوتها امامكم مرارا لكن السؤال هو هل تأملتم في معانيها حقا ذكر كيف حاول يونس التهرب من تنفيذ امر الله بالفرار عبر البحر وعندما اجتاحت العاصفه السفينه ادرك البحاره ان يونس كان مصدر النحس فالقوه الى البحر حيث ابتلعه الحوت بين الاب مايبل كيف ان يونس لم يستعجل في طلب الخلاص من الله لانه ادرك انه يستحق العقابه على عصيانه وانه بحاجه الى التامل في خطيئته داخل بطن الحوت اراد القس ايصال رساله للمؤمنين بانه اذا ارتكب احدهم خطيئه يجب ان يسلك طريق التوبه مثل يونس كان هذا الدرس بالغ الاهميه للبحاره الحاضرين الذين يعرفون الرهبه من مواجهه الحيتان في الاعماق حثهم على طلب المغفره من الله في حال السقوط في الخطا تماما كما نجا يونس بتوبته من عذاب الحوت عندما عدت الى فندق سباوتر ان رايت كويكيد يجلس هادئا امام المدفاه منهمكا في قراءه كتاب كان يتوقف عن القراءه كل فتره يقلب حوالي 15 صفحه قبل ان يرفع راسه ويتامل الغرفه المحيطه به تلك اللحظات منحتني فرصه للنظر اليه عن كثب وادركت حينها ان الشخص لا يستطيع اخفاء جوهره رغم وشوم كويكيج السوداء التي قد تبدو غريبه كان من الواضح انه يحمل قلبا طيبا ونقيا لكن على الرغم من مشاركتنا الغرفه في الليله الماضيه لم يبادر كويكيج باي حديث او حتى ايماءه عندما جلسنا معا تصرف وكانني لم اكن موجودا في الغرفه كان هذا موقفا محيرا فالمعتاد ان تولد الليالي المشتركه نوعا من التواصل بين الناس اليس كذلك لفت انتباهي ايضا ان كويكيج لم يتفاعل او يتحدث مع اي شخص اخر كان يبدو وكانه منعزل تماما مدفوعا برغبه في فتح قناه تواصل معه قررت ان اقوم بالخطوه الاولى جريت مقعد نحو الكرسي الطويل الذي اختاره كويكيج وجلست بجانبه ثم بادرته بالحديث عن احداث الليله الماضيه وكيف كنت مليئا بالتوتر عندما دخل الغرفه تلك المحاوله للتواصل اثمرت عندما شقت ابتسامه خفيفه طريقها على وجهه مما فتح بابا لربما ينمو الى صداقه عندما سالني كويك اذا ما كنت ساشاركه الغرفه مره اخرى واجبت بالايجاب بدا الارتياح والسرور يعلو ملامحه الفضول دفعني لسؤاله عن الكتاب الذي كان يحمله وعندما أومأ بأنه لا يقرأ أخذت على عاتقي مهمة شرح محتويات الكتاب الذي كان بالطبع عن صيد الحيتان تلك النقطة المشتركة سهلت دخولنا في حوار ممتع حول مواضيع متعددة كمعالم المدينة والأماكن التي زرناها اكثر ما اثر فيا هو عندما جمع كويكج جبينه بجبيني معلنا صداقتنا ولم يتوقف عند ذلك بل اكد استعداده للتضحيه بحياته من اجلي مما يعكس عمق الارتباط الذي شعر به تجاهي تلك العبارات القويه ربما تثير الدهشه في ثقافتي لكن كويكج كان صادقا في تعبيره ما جعلني اقبل هذه الصداقه الغير مالوفه بقلب مفتوح الامر الذي زاد من تقديري له كان عرضه المادي حيث قسم نقوده محاولا مشاركتي نصف ما يملك على الرغم من محاولتي لرفض العرض الا ان اصراره كان واضحا حيث وضع النقود في جيبي دون انتظار الموافقه مظهرا معنى السخاء والشراكه باسمى صورها كويكج شاركني قصصا عن مسقط راسه جزيرته كوكوفوكو وهي مكان يقع في اقاصي الجنوب الغربي ولا تظهر على الخرائط مما يضفي عليها طابعا من الغموض والتفرد روى كيف انه نشا في ظروف مميزه حيث كان والده قائد القبيله مما كان سيجعله يخلفه في القياده يوما ما لكن على الرغم من حبه لوطنه كان لديه فضول لاستكشاف العالم انضم الى طاقم سفينه صيد الحيتان التي رست على شواطئ بلدته سعى كويكيز للاندماج مع زملائه محاولا تقليد عاداتهم وارتداء ملابسهم وحتى تعلم لغتهم الغريبه حاول حتى التقرب من الديانه المسيحيه لكنه في النهايه اختار ان يبقى مخلصا لعقيدته الوثنيه عندما سالته عن امكانيه عودته الى جزيرته أوضح أن التغيرات التي طرات عليه جعلت فكره العوده تبدو بعيده عالمه الاصلي والعالم المسيحي الذي تعرف عليه يختلفان بشكل كبير ثم انتقل الحديث الي حيث استفسر عن دوافعي للاقامه في بيتفورد فشرحت له عن رغبتي في خوض تجربه صيد الحيتان وخططي للتوجه الى نانتاكت بحثا عن فرصه عمل عند سماع ذلك ابدا كويكج حماسه للرحله وعرض مرافقتي والعمل سويا على نفس السفينه وهو ما ادخل البهجه الى قلبي لمواصله هذه المغامره مع صديق حقيقي بجانبي في اليوم التالي قمت انا وكويكج بتسويه حسابنا في الفندق ونقلنا حقائبنا على عربه يد الى ميناء المدينه حيث ركبنا سفينه متوجهه الى ننتكت لم يكد يمر وقت قليل حتى بدات الاحظ التحديات التي يواجهها كويكيج بسبب اختلافه عن الاخرين حيث تعرض لاساءات من بعض الركاب الذين لم يترددوا في القاء الشتائم الجارحه عليه وكنت انا ايضا محط نقدهم لمجرد ارتباطي بصداقته على الرغم من شعور كويكيج بالاستياء من تصرفاتهم الا انه بذل جهده لتجاهلهم لكن الموقف تصاعد عندما قرر احد الشبان اظهار قوته بدفع كويكيج لم يتوانى كويكيج عن اظهار قوته حيث رفع الشاب بسهوله فوق راسه مما اثار الهلع في قلب الرجل ظنا منه ان كويكيج سيقذفه في البحر لكن بدلا من ذلك اختار كويكيج ان يضعه برفق فوق كومه من الصناديق مما اظهر قوته وضبط نفسه في ان واحد أدركت حينها أن طول كويكيج الفارع كان عاملا لم أنتبه له قبلا مما سمح له بتنفيذ ذلك الفعل بسهولة هذا الموقف جعل أصدقاء الرجل يهبون لمساعدته على النزول مما يعكس مدى التوتر والقلق الذي أثاره سلوك كويكيج رغم أنه لم يكن ينوي إيذاء الرجل بل أراد إظهار القوة دون استخدامها للأذى عقب ذلك أحدث الرجل ضجة كبيرة واستدعى قبطان السفينة مدعيا انه يواجه خطرا وادعى كذلك ان جميع الركاب في خطر لان كويكيج يشكل تهديدا لحياتهم عندما راه القبطان وراى الوشوم التي تغطي وجه كويكيج امن بدعاءات الرجل وبدا يوبخ كويكيج بصوت عال الا ان كويكيج لم يقم الا بالوقوف بهدوء متماسكا بجانب السفينه وهو ينظر الى الافق البحري متجاهلا كلا من الرجلين بصمت وثبات وهذا ما اثار اعتزازي بصداقه كويكيج بشكل كبير وبينما كان القبطان وطاقمه مشغولين بتوجيه الانتقادات لكويكيج غابت عنهم ملاحظه حاله الصاري المحمل بثقل كبير كانت الحبال الموثقه بقوه حول الصاري تضمن ثباته لكن مع انفلاق احداها بدا الصاري يهتز بعنف كان الارتباك واضحا على الجميع فوقف افراد طاقم السفينه يراقبون الصاري وهو يهتز ذهابا وايابا بشكل عنيف على سطح السفينه بينما الحبال التي كانت تثبته بمكانه تلوح في الهواء كالسياط تسود حاله من الخوف بين افراد الطاقم متوجسين من الاقتراب من الصاري المتارجح خشية ان يطيح بهم خارج السفينه بالفعل عندما اقترب احد الرجال من الصاري لفحصه عن قرب اكتشف خطاه المهلك بمجرد فوات الاوان حيث دفعت العارضه بشده للخلف مما ادى الى تطايره في الهواء خارج السفينه في هذه اللحظه الحرجه تحرك كويكيج بسرعه ممسكا بحبل اخر ربطه حول العارضه ليوقف ترجحها حيث احتضنها بقوه وثبات من ثم انزلق تحتها وثبت الحبل على الجانب الاخر من السفينه مما ادى الى استقرار العارضه في مكانها مجددا ثم قام كويكج بخلع معطفه وقميصه وانغمس في المياه سابحا حول السفينه لفتره بحث عن الرجل الذي تم القاءه بعيدا لكن دون جدوى اذ كان الرجل قد غاب عن الانظار عندما ساعد كويكيج مرة اخرى الى السفينة وجد تقديرا من الجميع بمن فيهم القبطان الذين كانوا ممتنين لجهوده حاول الطاقم الاعتذار عن الفاظهم القاسية السابقة تجاهه لكن كويكيج لم يلقبالا اعتذاراتهم وتوجه الى مكانه المعتاد عند حافة السفينة مستغرقا مجددا في مراقبة البحر مفضلا الصمت والعزلة على الحديث مع الاخرين راغبا فقط في ان يترك في حاله مدينه نانتاكت تمتاز بطابعها الخاص والفريد حيث لم اصادف مدينه مشابهه لها من قبل تبدو المدينه كانها مصممه خصيصا للبحاره واعتقد ان سكانها اما بحاره او زوجاتهم او اراملهم فلايشو في نانتاكت يعني العيش في احضان البحر وصلنا الى نانتاكت متاخرين في تلك الليله السيد بيتر كوفن صاحب نزل سباوتر ان اوصى بان نقيم في فندق ترايبوتس الذي يديره ابن عمه وهو اسم يرتبط بالغلايات المستخدمه في سفن صيد الحيتان لمعالجه زيت الحوت هذا الفندق كان افضل حالا من فندق السيد كوفن تناولنا عشاءا شهيا يتكون من حساء البطلينوس وسمك القد قبل ان نتوجه الى غرفتنا بدانا بالتخطيط ليومنا التالي اصر كويكج قائلا يجب عليك ان تختار السفينه التي سنعمل عليها هكذا اخبرتني الهتي كنت مترددا فليس لدي خبره في صيد الحيتان فكيف لي ان اختار السفينه المناسبه فقلت له كويكج لديك خبرة اكبر مني في هذا المجال يجب ان نبحث معا لكنه رفض بعد ليله من الراحه توجهت الى الميناء لاستطلاع السفن المتاحه وجدت نفسي امام قائمه طويله من الخيارات دون معرفه كيفيه الاختيار قررت بعد تفكير زياره السفينه بيكوود لان اسمها ذكرني بقبيله للهنود الحمر كنت قد سمعت عنها توجهت إلى السفينة بنية مقابلة الربان لتحديد ما إذا كانت هذه هي السفينة التي يجب أن نعمل عليها أنا وكويكيج لم أجد الربان على متن السفينة ولكن التقيت برجل يدعى بيليج وهو المسؤول عن توظيف الطاقم وشراء المعدات أخبرته برغبتي في العمل فقال بيليج أنت لست من نان تاكيت أليس كذلك؟ لم أكن متأكداً من كيفية معرفته بذلك لكني أجبت بأنني لست من هناك، وأوضحت أنها المرة الأولى لي على متن سفينة صيد حيتان. تجهم وجه بيليج وقال، العمل على متن سفن صيد الحيتان يختلف تماما، ليس مهما أنك قد أبحرت من قبل. هل التقيت بالقبطان آهاب؟ عندما أجبت بأنني لم ألتق به قال، هو قبطان السفينة بيكود، اذا رايته ستفهم كيف ان العمل هنا مختلف القبطان اهاب عانى الكثير في حياته كصائد حيتان فقد فقد ساقه بسبب حوت تفاجات بذلك وسالت ساق واحده كيف حدث ذلك فاوضح بليج حوت قام باخذ ساقه بليج وهو يلفظ تلك الكلمات الاخيره كانت نبرته تكاد تصل الى الصراخ مما جعلني اتعجب قليلا من حماسته المفرطه واصل قائلا انها مهنه محفوفه بالمخاطر هل انت مستعد حقا للتواجد على بعد امتار من الحيتان مستخدما حربتك في ضربها هل لديك الشجاعه لمواجهه الامواج والمياه عندما يضرب الحوت السفينه محاولا الغوص الى الاعماق للعمل هنا يجب ان تكون مستعدا لمواجهه الموت او خساره ساقك مثل القبطان اهاب فهمت ان بيليج كان يسعى لاختبار شجاعتي لكن ذلك لم يزعجني فانا لا اخاف بسهوله رايت في كلماته تحديا فاجبته بثقه انا مستعد لهذا فرد بيليج بقوله حسنا وسجل اسمي على القائمه في الحال اضفت مشيرا الى كويكيج لدي صديق يرغب في الابحار معي هو صياد حيتان محنك ويمتلك خبره واسعه بالحربه ويعي جيدا ما قد يواجهه في البحر بيلج طلب مني احضار صديقي وبعد ذلك وقع كويكيد وانا على اوراق انضمامنا للطاقم اعجب بيلج بخبره كويكيد حتى انه اخبرنا انا سعيد جدا بتوظيفه كصائد حيتان لاحقا اثناء تواجدنا في مرفا الميناء اقترب منا رجل غير مرتب الهيئه وسال هل ستبحرون على متن هذه السفينه على متن سفينه بيكود عندما اكدت ذلك ضحك وتساءل وهل رايتم رعدا المسن فسالتو رعدا المسن من هذا اجاب انه القبطان اهاب وضحك مره اخرى قائلا هل حدثوكما عن قبطان سفينتكمال الجديد عندما طلبت منه توضيحا قال وهو يضحك عليهم ان يحدثوكما عن الكثير هناك الكثير الذي يجب ان تعرفه اخبرته نحن نعلم بساقه نعلم ان حوتا قد ظفر بها فرد الرجل مستمتعا بالموقف اه اذا انتم تعلمون بهذا وضحك ثانيه مضيفا اذا ساترككما لسفينتكما وقبطانكما الجديد صحت من خلفه ان كان لديك شيء تود قوله فقله بوضوح فصاح الرجل كلا لقد وقعتما الاوراق بالفعل لا رجعه في ذلك الان ساترككما لمصيركما اتمنى لكما حظا سعيدا قضينا عدة أيام في استعدادات مكثفة لجعل سفينة بيك وود جاهزة لرحلتها الطويلة، حيث قمنا بإصلاح الأشرع، تخزين الطعام، وفحص السفينة للتأكد من عدم وجود أي تسريبات، نظراً لأن الرحلة ستستغرق ثلاث سنوات. ذات صباح عندما اقتربنا من السفينة، لاحظنا وجود رجال يتجولون على ظهرها لا ينتمون إلى طاقمها المعتاد، إنهم يرتدون معاطف ضباط هناك التقينا بستاربك الضابط الاول على السفينه وعلمنا بان القبطان اهاب موجود على متنها وان الابحاره مقرر صباح الغد بذلنا جهودا مضاعفه لانهاء كل الاستعدادات الضروريه رغم اننا لم نحظى برؤيه القبطان اهاب فقد بقي معتكفا في كابينته في الصباح التالي قمنا برفع مرسات السفينه وبدأت بيكووت تبتعد عن الرصيف بحركة بطيئة وثابتة صارخة بصوتها المميز الذي يخترق الهواء كانت حركتنا في الماء خفيفة وبدأ لي للحظة أننا لن نغادر الميناء أبداً وكأن رحلتنا التي من المفترض أن تستغرق ثلاث سنوات ستستنفد وقتها في أول عشر دقائق ومع ذلك اجتهد كل من على متن السفينة وبفضل تعاوننا ومع ذلك بدانا رحلتنا بنجاح قبل مغادرته القى بليج خطابا وداعيا قصيرا لم يكن من المقرر ان يسافر معنا فقد كانت هذه اللحظه عند الرصيف هي نهايه مشواره معنا صاح قائلا حظا سعيدا يا رجال انتم على وشك البدء برحله طويله لكنكم تحت قياده امينه سيقودكم القبطان اهاب ببراعه ثم اصدر تعليماته الاخيره لافراد الطاقم موجها ستارباك للاشراف على المؤن وستابز للحفاظ على الشراع وفلاسكا لضمان عدم وجود اي نقاط ضعف بالسفينه بعد ذلك نزل بليج الى قارب صغير موجود بجانب السفينه وعاد الى البر لم يمر وقت طويل قبل ان ينال ستارباك مساعد القبطان اعجابي بشده كان شخصا عقلانيا ومتزنا ذو قامه طويله ومولود في نانتكت ويمتلك خبره واسعه في العمل على سفن صيد الحيتان بخلاف العديد منا الذين راوا العمل كمغامره كان يعتبره مهنه تستوجب الدقه والجديه كان يردد دائما لا اريد رجلا على سفينتي لا يخاف الحيتان لم اتفهم معنى هذا الكلام الا بعد اولى رحلات الصيد حيث أدركت أن الزهوة بالشجاعة والقدرة على فعل كل شيء أمام الحيتان يمكن أن يعرض الجميع للخطر كان ستارباك يضع الحيطة وسلامة الطاقم أولاً دون الاهتمام بإثارة الإعجاب والآن بما أنك تعرف كل هذا أجد صعوبة في متابعة القصة ستارباك كان رجلاً صالحاً وأتمنى أن لا تتغير نظرتك له بمجرد معرفة باقي الأحداث اريدك ان تتذكر دائما انني كنت اكن له كل تقدير واعجاب ستابس مساعد القبطان الثاني كان شخصيه مرحه لا تاخذ الحياه بجديه زائده يقوم بما يتطلبه منه عمله ولا يتعدى ذلك لم يبدو ان هناك ما يمكن ان يزعجه فمزاجه ثابت سواء في وسط عاصفه شديده او اثناء معركه مع حوت او حتى في اثناء الابحار في مياه هادئه اما فيلاسك مساعد القبطان الثالث فكان شخصا جديا وعابسا مع ذلك كان متمكنا جدا في عمله لكنه لم يجد متعه في مهامه لم تعجبه معجزات البحار ولم ير في الحوت الا هدفا يجب صيده لا اقل ولا اكثر فشله في اصطياد الحوت لم يؤدي الا الى زياده تجهمه وسخطه عند رصد اي حوت كانت السفينه تطلق اربعه زوارق كل منها يضم طاقما صغيرا تلقينا تعليمات بان القبطان اهاب يقود احد الزوارق بنفسه بينما يقود ستارباك وبستابس وفلاسيك الزوارق الثلاثه الاخرى كل زورق كان يحمل فريقا من صيادي الحيتان بالحراب والمجدفين اختار ستارباك كويكج ليكون في طاقمه نظرا لكونه مساعد القبطان الاول ولقدرته على اختيار الافضل وكان واضحا له ان كويكيج هو امهر من يستخدم الحربه على متن السفينه مرت عده ايام منذ بدايه الرحله ولم نر القبطان اهاب بعد كنت متحمسا لرؤيته خاصه بعد الفضول الذي اثاره الرجل الغريب الذي التقينا به في الميناء كنت اتطلع لرؤيه وجوه جديده كل يوم على سطح السفينه املا ان اجد ستاربك برفقتي اهاب لكن يبدو ان القبطان اهاب فضل البقاء في كابينته بعد نحو اسبوع من انطلاق رحلتنا شاهدت القبطان اهاب للمره الاولى في احد المساءات واثناء وجودي في مهمه مراقبه على السطح العلوي للسفينه التفت حولي لاستطلاع المكان وفجاه شعرت بقشعريره تسري في جسدي عندما رايت القبطان يقف عند مقدمه السفينه محدقا في البحر كان اهاب رجل يبعث على الاعجاب صلب قوي البنيه يبدو كانه منحوت من الصخر ببشره سمراء غليظه نتيجه سنوات طويله تحت اشعه الشمس كان يحمل على الجانب الايمن من راسه ندبه بيضاء طويله وكان مصدر تكهنات طاقم السفينه لكن لا احد كان يعرف القصه الحقيقيه وراها لم الاحظ فورا انه يعتمد على عصا عاجيه بدلا من ساقه لكن عندما فعلت زاد اعجابي به كان بحق رجل استثنائيا وقف القبطان اهاب هناك يحدق في الافق غارقا في اعماق افكاره لا يتفوه باي كلمه غير مبال بمن حوله ولم يجرؤ احد على مخاطبته كان هناك شيء ما في عمق البحر يستحوذ على كل انتباهه شيء يبدو انه يثقل كاهله بالالم لكن ما كان يراه يبقى لغزا لان كل ما كان امامه هو البحر اللامتناهي بعد قضاء وقت قصير على السطح ترك القبطان اهاب المكان تنقل بثقل وهو يعتمد على ساقه العاجيه نازلا السلم درجه درجه نحو كابينته دون ان ينبس ببنت شفه بدات اشاهد القبطان اهاب يوميا كان يظل صامتا ولكنه اعتاد مغادره كابينته يوميا ليتفقد السفينه ويطل على البحر مزاجه تحسن تدريجيا مع تحسن الطقس وحلول رياح ابريل ومايو الدافئه وبدا يتفاعل معنا كبقية الطاقم حتى ظهرت على وجهه احيانا نظرات توحي بالرضا قريبه ما كانت لتتحول الى ابتسامه على وجه اي شخص اخر مع توجهنا جنوبا وازدياد دفئ الجو اصبح الاستمتاع باشعه الشمس على سطح السفينه امرا محببا وفضل القبطان اهاب قضاء المزيد من الوقت خارج كابينته قائلا عند النزول الى كابينته يشعره وكانه يهبط الى القبر وبدا انه يستعيد حيويته وقوته رغم انه لم يكن شابا وكان صعود السلم ونزوله يمثل تحديا خاصه مع ساقه العاجيه لكنه لم يظهر ذلك صراحه فقط انفاسه المتثاقله كانت تشي بجهده قضى اهاب وقتا طويلا يتجول على سطح السفينه مراقبا البحر بنظرات دقيقه صوت ساقه العاجيه وهي تضرب الارضيه الخشبيه كان مالوفا لكل من في السفينه يملك ايقاعا مستمرا يبدو انه يضفي على روتينه اليومي نوعا من الانتظام كان واضحا ان اهاب يبحث عن شيء ما وكنت اخمن انه لا يقتصر فقط على البحث عن الحيتان ربما تظن ان الحياه على متن السفينه بكود كانت تسودها الفوضى لكن البحاره حتى اولئك على سفن صيد الحيتان القاسيه كانوا يتبعون نظاما معينا وكل فرد يعرف دوره جيدا القبطان اهاب كان قائدا مطلقا على متن السفينه وكانت كلمته القانون الذي لا يعصى اي عصيان يعاقب عليه الفرد اما بالقيام باعمال اضافيه او بالحرمان من الراحه او النزول الى الشاطئ هيمنه القبطان لا تقارن والطاعه له اساسيه مساعدو القبطان ووكلاء الربان يتبعونه في السلسله القياديه ستارباك كمساعد اول يليه ستابس ثم فلاسك هؤلاء المساعدون يعيشون بعزله نسبيه عن باقي الطاقم تماماً كما هو الحال على متن أي سفينة افراد الطاقم يعاملون بشكل مختلف حسب مواقعهم ووظائفهم الصيادون بالحراب على سبيل المثال يحتلون مرتبة عالية لان عليهم مسؤولية اصطياد الحيتان مما يمنحهم مكانة خاصة على متن السفينة القبطان اهاب رغم كونه شخصا يتسم بتقلب المزاج وغرابة الاطوار كان يعامل الجميع باحترام ويتوقع الاحترام المتبادل لكنه لم يكن يعتبر نفسه فوق الجميع الى حد الفظاظه يبدا الخادم بدعوه القبطان اهاب لتناول العشاء وعاده ما يبدو القبطان كانه لا يسمع الدعوه في البدايه ثم يستجيب فجاه قائلا العشاء يا سيد ستارباك وينزل الى حيث تقام مائده العشاء ستارباك بدوره ينتظر قليلا حتى يتاكد من ان القبطان اهاب قد جلس بالفعل على المائده ثم يتجول بتاني على ظهر السفينه ويعلن العشاء يا سيد ستابس عندها يقوم ستابس وكيل الربان الثاني ليفعل الشيء نفسه ويمر بجانب فلاسك وكيل الربان الثالث مخبرا اياه العشاء يا سيد فلاسك بعدها ينزل ستابس الى المائده لينضم الى الاخرين فلاسك الذي لم يكن مطالبا بدعوه احد اخر للعشاء كان يبدو دائما في مزاج افضل وهو في طريقه الى العشاء واحيانا كانت ترتسم على وجهه ملامح البهجه ومع ذلك كان يسارع الى تبني مظهر اكثر جديه عند وصوله الى باب غرفه العشاء علما بان مظهر السعاده لا يحظى بتقدير القبطان اهاب ذو المزاج المتقلب عند العشاء كان اهاب يجلس في صمت مثل اسد يشع بالهيبه غير مكترث بمن حوله مركزا على طعامه فقط يقطع اللحم بسكينه الكبيره ويتناول طعامه بصمت بعد انتهاء القبطان والوكلاء من تناول طعامهم كان يرفع ما تبقى على المائده ثم يدعى الصيادون بالحراب لتناول عشاءهم كان هذا الامر مميزا لان جميع الصيادين كانوا من الاشخاص الملونين وعاده ما لا يسمح لهم على اليابسه بمشاركه نفس الاماكن مع البيض للاكل او النوم لكن الامور تختلف في عرض البحر حيث تتلاشى بعض الحدود والتمييزات التي قد تلاحظ على البر بينما تلاشت برودة الجو تدريجيا جاء دوري لأصعد إلى قمة الصاري المكان المخصص للمراقبة على ارتفاع شاهق فوق سطح السفينة يتيح لي رؤية شاسعة للبحر واكتشاف الحيتان من على بعد في أحد الأيام وأنا في نقطة المراقبة تلك انتشر صخب ملحوظ على سطح السفينة كان القبطان أهاب يجمع الطاقم بمن فيهم المراقبون تجمعنا جميعاً على السطح الرئيسي بينما وقف آهاب على منصة مرتفعة يتنقل بين جانبيها كما كانت عادته متحدثاً إلى مساعديه بنبرة ملأها الحماس ثم التفت نحونا وفي يده عملة ذهبية كبيرة أعلن قائلاً هذه ستة عشر دولاراً أو دبلون كل الانظار تجمرت عليه وعلى العمله بترقب واصل قوله من يرى اولا حوتا ابيض الراس مجعد الجبين ذا فك معوج وينجح في اصطياده سينال هذه العمله اشتعلت حماسه الطاقم وانطلقت هتافات التشجيع والتاييد بين الرجال محفزه كل منهم على الحماس للمشاركه في هذا التحدي صرح اهاب كونوا على أهبة الاستعداد لرؤية مياه غامرة عندما تلاحظون فقاعات على السطح، أطلقوا النداء، وعندما تشاهدون تدفق الماء، استدعوا الجميع إلى مقدمة السفينة، نحن في رحلة للعثور على حوت البحر العظيم، وسنتتبعه أينما ذهب. تساءل أحد البحارة، هل هذا هو الحوت الأسطوري المعروف بموبي ديك؟ فرد اهاب بتعجب هل انت مطلع على قصه موبيديك ثم تدخل بحار اخر هل يخفق ذيله بشكل متهور عندما يعاود الغوص وتساءل كويكيد هل تم تثبيت رمح يشبه الاوجره بجانبه اكد اهاب بالتاكيد لقد وصفت موه تماما اذا انتم رايتم الحوت لقد شاهدتم موبيديك وكان متحمسا بشكل واضح بعض البحاره قالوا انهم شاهدوه بينما ذكر اخرون انهم فقط سمعوا الحكايات عنه وبدا كل واحد يشارك تجربته مع الحوت الضخم مر اهاب ما بين الجمع على ظهر السفينه مرارا وتكرارا صارخا ردا على حديثهم بالتاكيد بالتاكيد واضاف انتم تتحدثون عن الوحش مبدك كان من غير المألوف رؤية القبطان اهاب في هذه الحالة المتحمسه فقد كان معروفا بطبعه الهادئ والمتزن وشعر استاربك بالقلق من ان اهاب قد يكون مصابا ببعض اللعنه فنادى سيدي واستغرق الامر عده محاولات حتى استطاع ان يجذب انتباهه وساله هل موبديك هو من تسبب في فقدانك لساقك فسكن اهاب وتوقف عن التجوال ووضع يديه خلف ظهره ونظر الى ستارباك بعينين حزينتين وقال نعم مو بيدك هو السبب في عرجي لكنه سرعان ما عاد ليثور مجددا صارخا نعم الحوت الابيض هو من جعلني هكذا وسيدفع ثمن ذلك ساطارده في كل البحار سلاحقه حتى يصبح ملكي ثم وجه نظره مره اخرى نحو طاقمه ومشى نحو حافه المنصه واستند اليها متبعا وانتم يا اشداء ستكونون معي في هذه المهمه فمن اجل هذا شرعنا في هذه الرحله سنبحر في كل البحار حتى نجد هذا الحوت الابيض ولن نتوقف حتى يختفي من هذا العالم بدا الحماس في صيحات البحاره وطاقم السفينه وكان الجميع متحمساً لدعم آهاب باستثناء ستارباك استفسر آهاب لماذا يبدو عليك القلق؟ هل تعتقد أنك لست جاهزاً لمطاردة موبي ديك؟ فرد ستارباك إذا قابلته سأكون سعيداً بإنهائه ولكني لا أرغب في أن يصرفنا ذلك عن مهمتنا الأساسية انضممت إلى هذا الطاقم لصيد الحيتان نحن هنا من اجل زيت الحيتان وليس لمطاردة خصمك الشخصي رد اهاب هناك ما اعرفه ولا تعرفه انت وتمتم بغضب لقد كنت بين فكي هذا الحوت هو من قطع ساقي لن تفهم ذلك ابدا ولن تغير من قناعاتي واذا حاولت ان تتحداني في هذا الامر ساعتبر ذلك تمردا هز ستارباك رأسه مدركا انه لا جدوى من مناقشة اهاب وهمس قبل مغادرته هذا جنون كان الرجال الاخرون ما زالوا يعبرون عن حماستهم متاثرين بشجاعه القبطان وتحفيزه واستمروا في التهليل لنهلك الحوت الابيض فليمتموا بيديك شجع اهاب هتافاتهم لفتره مستمتعا بحماسهم قبل ان يامرهم بالعوده الى مهامهم لكن الحماسه ظلت تخيم على الاجواء كان ستارباك الوحيد الذي حافظ على صمته قلقا بشان الرحله الجديده التي نحن بصددها تم يتحدث طاقم السفينه ليس لأيام فحسب بل لاسابيع الا في موضوع واحد الا وهو الجائزه الذهبيه التي اعلن عنها القبطان اهاب كان البعض متحمسا لاقتناص الحوت الابيض في حين شعر اخرون بالقلق من هذه المهمه لكن لم يجرؤ احد على التعبير عن اعتراض للقائد استثناء كان ستارباك الذي كان يعارض بشكل مستمر خطط اهاب ومع ذلك امتنع هو الآخر عن إثارة الموضوع مرة أخرى أمامه وقفت إلى جانب القائد في رحلته فقد أثارت عزيمته وشغفه بالانتقام إعجابي وأيقظت فيي الحماس بدأ لي أن هذه المهمة أصبحت مهمتي كذلك كان الحوت موبي ديك معلوماً بين صائد الحيتان العديد سمعوا عنه لكن قليلين فقط منهم شاهدوه والكثير من الذين ادعوا رؤيته لم يكونوا سوى ناقلين للقصص عنه إذ رغب العديد في سرد حكاياتهم المتعلقة بموبي ديك وكنت أنا من بين هؤلاء الرواة كان الحوت موبي ديك مشهوراً بضخامته الاستثنائية وعدوانيته المفرطة حيث يفوق حجمه حجم الحيتان الأخرى بمراحل اشتهر بقدرته على تدمير السفن والقضاء على البحارة وكان يعرف بانه يستخدم ذيله لضرب قوارب الصيادين المسلحين بالرماح وتحطيمها تناقل الناس العديد من الحكايات عن هذا الحوت حتى اصبح التمييز بين الوقائع والخرافات مهمه شاقه زعم رؤيته في شتى بقاع العالم واحيانا في الوقت نفسه كل شخص كان يتمنى مواجهته والكل اراد ان يكون جزءا من اسطورته والان ها انا ذا انضم الى رحله بحريه مع شخص خاض مواجهه مرعبه مع هذا الحوت مصمما على الانتقام منه بوصفي عضوا في طاقم السفينه بيكود اصبحت متورطا في هذه الاحداث المهيبه كان القبطان اهاب يقضي الليالي في مقصورته منكبا على خرائطه البحريه يحدق فيها تحت ضوء مصباح زيتي معلق يتمايل مع نوسان السفينه يمكن ان يظهر البحث عن كائن معين بغض النظر عن ضخامته في جميع محيطات العالم كمهمه غير قابله للتحقق لكن هذا الاعتقاد لم يكن يشغل بال القبطان اهاب اذ كان يمتلك معرفه دقيقه بانماط تيارات المد وجداول هجرة الحيتان والمواقع التي تتجه إليها لتجد غذاءها كما كان ملماً بقصص موبي ديكا المتناثرة وأدرك بدقة الأماكن والأزمنة التي تمت فيها مشاهدته مما جعله واثقاً من قدرته على تعقب الحوت الأبيض يؤمن أهاب بأن الحيتان شأنها شأن البشر تتبع عادات محددة وتعتمد مسارات ثابتة ومن هذا المنطلق كان يعتقد بإمكانية العثور على موبي ديك هذا الهدف استحوذ على تفكيره بالكامل حتى بات يقضي جميع لحظات يقظته في رسم خطة الرحلة مستغرقاً في دراسة الخرائط وملاحقة طيف الحوت الأبيض في كل لحظة لتصبح كل يومياته متشابهة بات أتساءل إن كان هذا الهوس بموبي ديك قد يستنزف طاقة القبطان أهاب ويدفعه نحو الجنون مع كل هذا الاصرار والقلق الذي يحيط به وفي مساء يوم احد مشمس كنت اشارك كويكج في اداء مهمه خفيفه على سطح السفينه حيث كنا نقوم بخياطه حصائر لقوارب الحيتان كانت المهمه لا تتطلب مجهودا كبيرا وقد استمتعنا بالاووقات التي قضيناها معا خلال العمل لكن فجاه مزق صراخ مدوء الهدوء الذي كان يخيم علينا، انطلق صوت ينادي، انتبهوا، إنه ينفث الماء. سرعان ما تجمعنا جميعاً عند جانب السفينة، متأهبين لرؤية موبي ديك، كان الحوت العملاق يسبح بمحاذاة سفينتنا، مما جعل قلبي يخفق بشدة من هول الرؤية. كان منظر تحركه في الماء بتلك الرشاقة، رغم ضخامته، مذهلاً. راينا الماء ينبثق من فتحة نفثه وظهرت حيتان اخرى تسبح في مجموعات فالحيتان تميل للهجره جماعيا كان هذا السرب كبيرا وسبح بالقرب من سفينتنا مما دفع كل واحد منا للاستعداد واستلام موقعه صعد وكلاء الربان ستارباك وستابس وفلاسك الى قوارب الصيد الخشبيه الصغيره كل قارب بطول 20 قدما ومزود بشراع يسمح له بالتحرك بسرعه عندما يبدا الرجال في التجديف لمطاردة الحوت اندفع الصيادون والمجدفون نحو القوارب الخاصه بهم التي كانت مصممه لاستيعاب ما بين 8 الى 10 صيادين و6 مجدفين بمجرد ان استقروا فيها تم انزال القوارب الى الماء بجوار السفينه انضم القبطان اهاب الى زورقه مع طاقمه وبدانا جميعا مطارده الحيتان كانت الزوارق تتناوب في الاقتراب من السرب وكان على كل صياد ان يصل الى مسافه تتيح له اطلاق رمحه نحو الحوت ارتفعت اصوات الرجال على متن القوارب فالمناوره حول هذه الكائنات الضخمه كانت مهمه شاقه كان علينا ان نكون في حالة تأهب تام ففي بعض الاحيان كانت الحيتان تتقلب على جانبها وتغوص تحت الماء مما يهدد بسحب القوارب معها الى الاعماق عندما بلغت القوارب الموقع المثالي وسط الحيتان رفع المجدفون مجاديفهم عاليا لتقف متجهة نحو السماء مما سمح للصيادين بالتحضير للحظة الحاسمه كانوا يستعدون لغمر المجاديف في الماء والتجديف بتناسق فور صدور الاشاره في زورق ستارباك كنت اشارك كويكج الحماس والترقب حالفنا الحظ لنكون اول من يحظى بفرصه جيده لضرب الحوت كنت متحمسا للغايه وانا اراقب كويكج وهو يستعد للرمي صاح ستارباك موجها كويكج الان الان فنهض كويكيج رافعا رمحه فوق راسه ثم القاه بكل قوته نحو الحوت تابعت الرمحه وهو يشق طريقه في الهواء موازيا لسطح الماء شعور بتوقف الزمن يخيم عليه كان الرمح استغرق دهرا ليصل الى هدفه ظل كويكيج ثابتا مشدود العضلات يراقب بترقب شديد مسار رمحه لكن للاسف مر الرمح بجانب الهدف وسقط في المياه كان الرمح مربوطا بحبل يتيح للصياد سحبه الى القارب في حال فاته الهدف وهذا ما قام به كويكيج سحب الرمح بسرعه مستعدا لمحاوله اخرى وقف مجددا ثابتا ومتاهبا على قارب يتقاذفه الماء مستعدا للمحاوله التاليه باصرار وعزيمه لا تلين مع مواجهة قوة الامواج العاتيه التي تجاوز ارتفاعها 10 اقدام تمسك كويكج بعزمته وهمته رافعا رمحه مجددا فوق راسه واطلقه نحو الحوت بكل قوته في هذه المحاوله اصطدم النصل المعدني للرمح بصدر الحوت العملاق لكنه لم يستقر به بينما كان الحوت يتلوى محاولا الفرار انزلق الرمح وسقط في الماء مرة اخرى خيبة الامل كانت واضحة على الجميع لكن لم يتسنى للياس ان يسيطر علينا فقد انتظرتنا مشكلة اكبر كانت على وشك الحدوث بدا الحوت في استخدام ذيله لضرب المياه المحيطة مما احدث موجة هائلة ضربت قاربنا الصغير مطيحة بنا جميعا في الماء لكن القارب بقي سليما بدانا نسبح حول القارب نبحث عن المجاديف واي معدات قد تكون طافية بالقرب منا او طرحتها الامواج من القارب رغم صعوبة الموقف كان علينا التحرك بسرعة لاستعاده ما يمكن استعادته في ذلك الوقت واجهنا مشكلة جديدة كانت تلوح في الافق تدهورت الاحوال الجوية بشكل مفاجئ وهو امر ليس بالغريب في عرض البحر غطى ضباب كثيف السماء وبدات عاصفه تهب بقوه مما زاد من تعقيد الموقف واختبار قدرتنا على التصدي لتحديات البحر الشرسه مع تزايد شده الريح غدا الماء اشد بروده ورغم محاولاتنا المضنيه لجذب انتباه القوارب الاخرى ظللنا غير مرئيين وسط زخم العاصفه المتفاقمه كان من العسير تقدير مواقعهم بالنسبه لنا واضحى محاولة الصعود الى قاربنا المعركة التالية التي واجهناها وهو ما اظهر بوضوح ان بقاءنا جميعا في الماء كان محفوفا بالمخاطر لكن الامل تجدد عندما ظهرت السفينه بكود في الافق للحظه ظننت ان مسارها قد يقودها لتدهسنا لكن الحظ حالفنا هذه المره ولاحظنا طاقمها في اللحظه المناسبه استجابه منهم لاشاره تم ارسالها من قبل احد القوارب الاخرى تم انتشالنا واحدا تلو الاخر على متن السفينه شاهدت زملائي وهم يتم انتشالهم من الماء وانا كنت اخر من تم انقاذه على متن بيكود شعور البروده القارصه كان غير مسبوق لكن كويكج بروح الاخوه مد يد العون وقدم لي بطانيه دافئه تعيد الى جسدي بعضا من الحراره والطمانينه بعد تلك المحنه بعد الانقاذ وفيما كنت ارتجف بشده من البروده لم استطع منع نفسي من الاستفسار عن مدى تكرار هذه المواقف الخطيره فسالت كويكج هل يحدث هذا كثيرا هل تطرحون كثيرا في الماء وانتم تحاولون صيد الحيتان كانت شفتايا ترتجفان بقوه وجدت صعوبه في تشكيل الكلمات لكن فضولي كان اقوى كويكش نظر الي وبراسه اومأ مؤكدا ثم ابتسم بطمانينه وقال نعم كثيرا ما يحدث هذا ثم بحركه وديه ربط على ظهري كانه يطمئنني ان كل شيء سيكون على ما يرام وبعدها عاد الى نشاطه المعتاد بحياكه الحصيره معاملا الامر كانه جزء طبيعي من حياته في البحر مما دفعني للتفكير في تغيير تلقائيتي في التعامل مع الاحداث في احدى الامسيات القمريه مقابل ساحل البرتغال رصدنا سلسله من الفقاعات على البحر مما اشار الى وجود حوت او مجموعه من الحيتان تحت الامواج تنفس الحيتان يعود لكونها ثديات وهذه الفقاعات كانت بمثابة دليل على تنفسها تحت الماء أول من اكتشف هذه الفقاعات كان العامل المتمركز على أعلى نقطة في السارية فصاح قائلاً إنه ينفث الهواء ما جعل الطاقة ما يعود إلى مواقعهم ولكن كانت استجابتهم متأخرة فبالوقت الذي وصل فيه الكابتن آهاب إلى حافة السفينة كان الحوت قد غادر فتوجهنا نحو مضاجعنا محبطين وبعد عدة ليال ظهرت الفقاعات مرة اخرى حيث ارتفع الحوت للسطح لينفث الهواء وتشكلت نافورة مائية تخترق السماء وهكذا صرخ الراصد من قمة السارية مجددا انه ينفث الهواء فانطلقنا بسرعة لكن الحوت اختفى بمجرد ان كنا جاهزين للمطاردة أصر البعض أنه ذات الحوت موبي ديك معتقدين أنه يسخر منا ويتحدان لمواجهته بين الطاقم كان الكابتن آهاب بارزا بإصراره إذ بدى وكأن الحوت يستفزه شخصيا حتى أنه كان يهمس بكلمات غامضة بنبرة منخفضة ستارباك ضابط السفينة بدأ يقلق بشأن صحة القبطان العقلية فقد سيطر عليه هوس بمطاردة موبي ديك متجاهلاً كل شيء آخر بما في ذلك عائلته والإنجازات التي قد يحققها خلال الرحلة كعدد الحيتان المصطادة أو كمية زيت الحوت المحصلة الأمر الوحيد الذي استحوذ على تفكيره كان إيجاد موبي ديك وعندما كنا نلتقي بسفينة أخرى كان يستفسر بلهفة هل شاهدتم الحوت الأبيض؟ إذا لم يتلقى أي اخبار عن رؤية الحوت كان القبطان اهاب يملاه الغضب يمشي على ظهر السفينه ذهابا وايابا لساعات متمتما بكلمات لنفسه ومن حين لاخر يرفع قبضته متحديا السماء على النقيض عند تلقيه اخبارا عن مكان الحوت كان يغمره الحماس ينهكم في تمحيص خرائطه لتحديد مسارنا القادم بعنايه كان يحاول دائما التنبؤ بما يجذب الحوت مؤمنا ان الحوت الابيض سيتبع تلك الطرق في يوم من الايام عبرنا وسط سرب من الاسماك الصغيره التي تعتبر غذاء للحيتان مما كان بمثابه اشاره ايجابيه على امكانيه ملاقات حيتان بالقرب قررنا حينها التوقف عن الابحار وانتظرنا وصولها صرخ احدهم متحمسا ها هو انظروا هناك الحوت الابيض كلما نادى احدنا بوجود حوت في الافق كنا نسرع للتحرك لكن هذه المره كانت استجابتنا كالبرق فلا احد منا اراد ان يفوت فرصه ملاقاه الحوت الابيض بسرعه استعدنا مراكزنا وانزلت القوارب الاربعه لصيد الحيتان الى الماء وكان اهاب يقود احداها راينا الكائن العظيم فورا جسمه الضخم يطفو على السطح بالقرب من قاربنا قبل ان يغوص تحته دقات قلبي تسارعت محاولا استيعاب حقيقه اننا بهذا القرب من مبيديك الحوت الذي حيكت حوله الكثير من الاساطير والحكايات وها نحن ذا نوشك على مواجهته كانت دهشه كبيره لهدوء الحوت فالروايات كلها التي تناقلتها الافواه تحكي عن عنفه وقدرته على تحطيم القوارب بضربة ذيل وإسقاط البحارة في البحر لكنه بهدوء ظهر فوق سطح الماء ثم غاس ثانية مظهرا سلوكا سلميا وكأنه لم يعير انتباها للقوارب التي تحيط به سمعت ستارباك يقول بنبرة هادئة هذا ليس الحوت الذي نلاحقه لكن كلماته لم تجد آذاناً صاغية فكنا جميعاً منشغلين بالمراقبة مأخوذين بالمشهد المهيب للحوت الأبيض يسبح تحت قاربنا كان كويكيج واقفاً ممسكاً رمحة جاهزاً ينتظر اللحظة المناسبة ليقذف رمحه عندما يصبح الحوت ضمن مرمى الهجوم سألت ستارباك بفضول هذا ليس موبي ديك؟ فأجابني ستارباك إنه كائن آخر من عجائب الأعماق ومن ثم ألقى نظرة عبر الجانب الآخر من القارب وأضاف إنه الحبار العملاق نادرا ما يرى ويعتبره الكثيرون أكبر الكائنات البحرية قد يكون مخيفا بقدر الحوت الذي نطارده وربما يمتلك نفس مستوى الخطورة فعقبت قائلا لكنه ليس موبي ديك فأومأ ستارباك برأسه موافقا بتاني تساءلت في نفسي هل خاب امله لانه ليس الحوت ام كان في قلبه نوع من الراحه لانه لم يكن هو رايت بعد ذلك القبطان اهاب يعود بقاربه الى السفينه الرئيسيه بكود على ما يبدو ادرك ان الكائن لم يكن الا حبارا بعد عودتنا توجه اهاب مباشره الى كابينته ولم يخرج منها لثلاثة أيام. إن حياة ومهام طاقم سفينة صيد الحيتان ممتلئة بالتفاصيل. من تحضير الوجبات إلى إصلاح الأشرعة ونسج الحصائر والرماح المستخدمة في صيد الحيتان والتقنيات التي يستخدمها الصيادون بالإضافة إلى المطاردات المثيرة للحيتان باستخدام القوارب والمخاطر المحتملة من جراء ذلك. بالاضافه الى الحبال الحبال في صيد الحيتان لها اهميه كبيره فهي عنصر قد يبدو بسيطا لكنه يحمل اهميه بالغه في هذه العمليه الحبال ليست فقط ادوات لربط او تثبيت شيء ما بل هي اساسيه في تامين القوارب والحيتان بعد اصطيادها وفي تنفيذ عمليات الجر والسحب الضروريه خلال الصيد كما انها تلعب دورا حيويا في السلامه مما يمنح الطاقم قدره على التحكم والمناوره خلال المواجهات الحاسمه مع الحيتان ان فهم كيفيه استخدام هذه الحبال بكفاءه يعتبر مهاره حيويه لاي صياد حيتان محترف ان استخدام الحبال في صيد الحيتان يمثل نموذجا مثاليا للهندسه البحريه المطبقه والمهاره العاليه التي يتمتع بها البحاره حتى بعد صيد الحوت وقتله تبرز اهميه الحبال في مرحله جذب الحوت الضخم الى السفينه وهي مهمه تتطلب قوه كبيره ودقه عاليه الحوت بحجمه الهائل الذي قد يتجاوز طول السفينه نفسها يحتاج الى تامين شديد بالحبال والسلاسل لضمان تثبيته بجانب السفينه بامان هذه العمليه تتطلب تنسيقا دقيقا واستخدام مجموعه من العقد والربطات المعقده التي يجب تنفيذها بكفاءه لضمان عدم تسبب وزن الحوت في ميلان السفينه او حتى اغراقها يتم ربط الحبال بطريقه توزع الوزن بشكل متساو ومستخدمه نقاط التثبيت المختلفه حول السفينه لتحمل الحموله الثقيله هذه العمليه تعكس مدى اهميه الفهم العميق لديناميكيات الحبال والقوى المطبقه في بيئه صعبه كصيد الحيتان حيث يجب ضمان سلامه الطاقم والسفينه معا وحتى تقطيع الحيتان يعد عمل محفوف بالمخاطر حيث يتطلب قدره عاليه في المحافظه على الثبات والتوازن في بيئه متقلبه ومتحركه بشكل مستمر الخطر لا يقتصر فقط على مجرد السقوط بل يتعدى ذلك الى مخاطر الاصطدام باجزاء السفينه الصلبه او التشابك في الحبال مما قد يؤدي الى حوادث خطيره قد تكون قاتله الحبال بهذه الخصائص تصبح اكثر من مجرد ادوات انها شرايين الحياه على متن السفينه لذا فهي تحتاج الى عنايه واهتمام واحترام فالمحافظه على نظام وترتيب الحبال ليس فقط للكفاءه ولكن ايضا للسلامه وادراك البحاره لاهميه ترك الحبال في حاله جيده ومرتبه يعكس الفهم العميق لطبيعه العمل في البحر حيث يمكن ان يعني الفارقه بين الحياه والموت خاصه عندما يتعلق الامر بالتعامل مع الحيتان الضخمه والمواقف الطارئه التي قد تتطلب استجابه سريعه وفعاله حيث تدرك كيف يمكن للتفاصيل الصغيره مثل طريقه تخزين الحبال ان تكون حاسمه في سلامه وفعاليه العمليات على متن السفينه فاعداد بكرات الحبل بشكل يمنع التشابك ويضمن السحب السلس للحبل امر ضروري خاصه عندما يكون الحبل مرتبطا برمح ملقى نحو حوت هذا ليس فقط يزيد من فعاليه عمليه الصيد بل يحمي الصيادين من الحوادث المحتمله التي قد تنجم عن تعقد او تشابك الحبال كما انه يجنب الصيادين الانشغال بمشكلات ثانويه كالبحث عن حبل او تحريره من التشابك لذا فان اعداد كل زورق بالمجاديف والحبال ودلاء لطرد المياه يؤكد على الاهتمام بكل جزئيه وتجهيزها لتلبيه الحاجه الفوريه مما يعكس الاحترافيه والفهم العميق لطبيعه هذا العمل كل يوم كان يبدا بهذه الطريقه في ذلك اليوم كاي يوم اخر تسلقت الى اعلى الصاري لابدا ورديتي كان الجو معتدلا وهدوء البحر مع لمعان اشعه الشمس على الماء خلق جوا من السكينه وأنا أحدق في الأفق إن شغلت بأفكاري لبرهة حتى انتبهت فجأة لفقاعات وموجة ماء تتصاعد كان هناك حوت عملاق يتحرك بالقرب من البيكود عندما زفر الحوت رشق الماء لأعلى بشكل مذهل مشهد مؤسف فهذه الكائنات الرائعة محكوم عليها بنهاية حتمية صرخت بأعلى صوتي ها هو ينفث الهواء مما دفع القبطان اهاب لحث الجميع على الاسراع نحو الزوارق وهكذا بدات مطاردة اخرى الزوارق الاربعة زادت من سرعتها لتدنو من الحوت الوقت كان يمضي بسرعة استطاع ستابس ورفاقه ان يسيطروا على الصيد ثم صرخ برجاله ليبردوا الحبال اشارة لشدتها وحرارتها المرتفعة من كثرة الاستخدام مما يهدد باشعالها استخدم ستابز رمحه بمهاره طعن الحوت الذي جاهد لبعض الوقت قبل ان يسكن تماما بكود اقتربت وعمل الجميع على متن السفينه والزوارق بجهد لجر الحوت نحو السفينه ثم شرعنا في تقطيعه لنحتفظ بلحمه وزيته كان لزاما علينا الاسراع فاسماك القرش لا تتاخر في الحضور لتنال من وليمتها القبطان آهاب لم يظهر الفرح كبقيتنا بالصيد يبدو أن ذلك الحوت ذكره بآخر تفكيره المستمر في موبي ديك جعل مزاجه متعكراً اجراءات ربط الحوت بجانب السفينه وتقطيعه تتطلب الكثير من العنايه والدقه فسفن صيد الحيتان تمخر البحار في رحلات طويله جدا حيث يتطلع الصيادون لاصطياد اكبر قدر ممكن من الحيتان اذ يعني كل حوت اضافي المزيد من الزيت للبيع ونظرا لضخامه حجم الحوت فان رفعه على متن السفينه مهمه مستحيله لذا نقوم بتقييده بجانبها وتقطيعه هناك بعد ذلك نستخرج الزيت والأجزاء الأخرى التي نحتاجها ونخزنها على ظهر السفينه في العديد من الحالات قد تبقى سفينه صيد الحيتان في البحر لسنوات حيث يمكن تخزين زيت الحوت طوال هذه المده في خزان ضخم او براميل دون ان يتلف سيدو الحيتان الذين يملكون خبره كبيره في استخدام السكاكين هم الاكثر تخصصا في مهمه تقطيع الحوت فهذه المهمه قد تكون خطره لكن يبدو ان الصيادين لا يشعرون بالخوف ربما لانهم اعتادوا على المخاطر التي يواجهونها في مهنتهم فالشجاعه والمهاره يدا بيد في هذا العمل الشاق والدقيق إن عملية تقطيع الحوت على جانب السفينة مليئة بالدقة وتتطلب تنسيقا ومهارة عالية فكل صياد يثبت نفسه بحبل مربوط بحزامه وينزلق إلى جانب السفينة حيث يتم تأمينه بعارضة خشبية فوق المياه هذا الترتيب يمنحه حرية الحركة الضرورية لأداء مهمته على جسم الحوت ويعاونه في ذلك زميل آخر من الطاقم يقف عند العارضه الخشبيه ليدير ويوجه الحبل المربوطه بالصياد مما يسمح بالعمل المتناغم والفعال بينهما الصيادون يتحركون ذهابا وايابا فوق الماء وهم يقومون بتقطيع الحوت مرسلين قطع اللحم الى السفينه لمعالجتها وتخزينها ومع ذلك ترافق هذه العمليه مخاطر عديده يمكن للصياد ان يصطدم بالسفينه بسبب الحركه المائيه او الرياح وهناك خطر تشابكه بالحبال الاخرى المثبته بالحوت ما قد يؤدي الى حوادث خطيره مثل ان يعلق الصياد تحت الماء الحذر والتنسيق المتقن بين افراد الطاقم ضروريان لضمان سلامه الجميع خلال هذه العمليه الشاقه كنت انا وكويكج نشكل ثنائيا متناغما في عملنا كان يعتمد علي في السيطره على الحبل وتوجيهه بمهاره بينما كان دوره يتطلب منه التنقل بحذر على جسد الحوت حاسبا المسافات بدقه لم يكن عليه فقط التركيز في مهمته بتقطيع الحوت بل كان يجب عليه ايضا ان يظل متيقضا لاي خطر قد تشكله اسماك القرش التي تنجذب نحو الحوت الميت وهنا يجب الاشاره الى ان ثقل الحوت كان يمثل تحديا لا يستهان به اذ كان يمكن ان يتسبب في ميلان السفينه نتيجه وزنه الهائل تذكرت مره عندما ربطنا حوتا بجانب البيكود وكيف مالت السفينه الى درجه دفعتنا للتسلق على جانبها المرتفع واستخدام الصاري كسلم كان كل شيء غير مثبت ينزلق نحو الجانب المائل من السفينه مما جعلنا ندرك جليا التحديات التي يمكن ان تواجهنا في هذه المهنه في احيان كثيره خلال صيد الحيتان يواجه القبطان قرارا حرجا اما المخاطره بتدمير سفينته او اطلاق سراح الحوت المقيد لكن في قصتنا لم يكن القبطان اهاب مضطرا لاتخاذ هذا الخيار كان غارقاً في خططه وخرائطه غافلاً عن ما يحدث على ظهر بيكود حيث كانت رؤيته لصيد الحوت الأبيض تطغى على كل شيء في هذه المرة كان ستارباك هو من أدرك الخطر واتخذ قراراً حاسماً بقطع الحبال لإنقاذ السفينة مأموراً كويكيج بفعل ذلك وقفنا نراقب الحوت العملاق وهو يغوص ببطء نحو الأعماق مخلفا وراءه اسئله عن معنى هذه المهنه والتكلفه الحقيقيه لها يحز في النفس ان ينتهي بهذه الطريقه ولكن تلك هي الواقع المرير لصيد الحيتان مهنه تجمع بين الجمال الطبيعي وقسوه الواقع في يوم مشهود لاحت في الافق سفينه غريبه بمجرد اقترابنا لوح القبطان اهاب لطاقمه بايقاف مسار بكود فتبادل التحايا بين البحاره ينسج الروابط وينقل الانباء في رحلاتهم الشاسعه ومع ذلك بدت السفينه متردده في الاقتراب فامر اهاب بالتقدم نحوها حتى نقف على بعد 20 ذراعا مما يسمح بالحديث المباشر مع طاقمها تقدم قائد السفينه المسمى مايهو نحو حافتها واطلعنا على ان العديد من طاقمه مصابون بعله شديده فلالحيلوله دون انتقال العدوى الينا فضلوا الحفاظ على مسافه على صوت اهاب متسائلا ان كانوا قد صادفوا الحوت الابيض فاجاب مايهيو اه مبديك ذلك المخلوق نعرفه جيدا وانطلق يروي لنا ملحمتهم مع بعد أن زحفوا من نانتاكت واكتشفوا أنقاض سفينة قد تعرضت لهجومه بعد مغادرتنا لنانتاكت صادفنا أنقاض سفينة تعرضت لغضب موبي ديك وقد تهشمت إلى قطع بالكاد معترف بها هذا الإعلان أشعل نيران الحماس في قلب آهاب الذي لم تهزه تفاصيل الخسائر أو مصير الطاقم بل اكتفى بالتلهف لمعلومات عن الحوت الأبيض وأردف مايهيو في حديثه أحد أفراد طاقمي جابرييل كان يحثنا دوماً على تجنب هذا الوحش البحري نصحنا بأنه إذا ما دلت الأقدار على موبي ديك علينا اختيار مسار مغاير عندها استفسر آهاب وهل تبعتم نصيحته؟ أومأ مايهيو برأسه مؤكداً ثم رد لم نواجه موبي ديك إلا بعد سنوات عندما رصدناه من أعلى الصاري إن دفعنا نحوه مباشرة من من يمكنه تجاهل فرصة ملاقات موبديك؟ كل بحار يحلم بأن يكون جزءا من الطاقم الذي يصطاده فتدخل القبطان آهاب قائلا ولكنه انتصر أليس كذلك؟ بإماءة من رأسه أقر مايهو أبحرنا بقواربنا وراءه ولكنه انقض عليها ودمرها احد المجدفين ألقي من قاربه وغاص الى اعماق البحر بمقدار 40 قدما ولم يظهر بعدها عاد اهاب يسال هل كان ذلك اخر مواجهه لكم مع الحوت وكان واضحا انه لم يكترث كثيرا لمصير البحار الذي فقد رد مايهو على اهاب بعد تلك الحادثه كان كل الرجال يؤيدون راي جابرييل جميعهم اعتبروا انه كان محقا منذ البدايه وأنه لم يكن يجب علينا مطاردة الحوت الأبيض كان الجميع على متن سفينتنا يتساءلون كيف سيتفاعل آهاب مع هذه المعلومات فقد كانت تلك القصة مليئة بالرهبة وأدركنا أن مطاردة موبي ديك مغامرة محفوفة بالمخاطر وجدد في أذهاننا أن أحدنا أو ربما أكثر قد ينتهي به المطاف مثل ذلك الرجل الذي ضاع في الأعماق استطرد ماهي في سؤاله لماذا تواصل هذه الاسئله هل ما زلت في طلب الحوت الابيض بايماءه حازمه من راسه اكد اهاب نعم لا زلت وفي تلك اللحظه اندفع نحو سور السفينه رجل ذو شعر احمر ويرتدي صدريه ممزقه لفت انتباه الجميع نحوه وهكذا صرخ الرجل ذو الشعر الاحمر لا يجب عليك الابتعاد عن الحوت الابيض انه ليس الا دمارا للرجال لكن ماهيو تدخل بسرعه قائلا جابرييل لا يحق لك ان تخاطب بهذه الطريقه هنا ولا ان تعاتب قبطانا على سفينته ومع ذلك استمر جابرييل بصراخاته لكن من الضروري ان يدرك ان مطارده الحوت الابيض ستؤدي الى هلاكه وهلاك طاقمه أحب متجاهلا جابرييل تماما وعدم اعارته ادنى اهتمام حتى بالنظر اليه كان واضحا في تركيزه على مهمته لا يريد ان يشتته عنها رجل مجنون برايه بدلا من ذلك غير مجرى الحديث قائلا اظن اننا نحمل رساله موجهه لاحد افراد طاقمك وارسل بعد ذلك ستارباك الى مخزن السفينه ليتفقد حقيبه البريد الخاصه بهم كانت السفن تعمل كبريد متنقل عبر البحار متبادله الرسائل عندما تلتقي ببعضها في هذا العالم الواسع من المياه عندما جلب ستارباك الخطاب وعرضه على القبطان تكشفت الحقيقه المؤلمه عندما اعلن اهاب انه خطاب موجه الى هاري مايسي وبنبره حزن اعترف ما هيو اه ذلك هو الرجل الذي فقدناه في البحر ابدى اهاب تعاطفه قائلا انا اسف لذلك ومع ذلك قرر مايو قبول الخطاب معتبرا ذلك العمل الصحيح لكن جابرييل بعناده المعتاد صرخ لا يجب ان تحتفظوا بالخطاب اذا كنتم تواصلون مطارده الحوت الابيض فمن المؤكد انكم ستلتقون بمايسي قريبه بامكانكم اذا تسليمه الخطاب بانفسكم وفي محاوله لتسليم الخطاب باستخدام عمود طويل تدخل جبرائيل ممسكا بالعمود ودفعه بعيدا مما اعاد الخطاب الى سفينه اهاب حيث سقط عند قدمي القبطان عندما هم اهاب بالرد وجد نفسه يواجه تحولا مفاجئا في الاحداث اذ دارت السفينه المقابله بشكل مفاجئ وانطلقت بسرعه جابرييل بأمر مباشر وحاسم دفع جدفيه للمغادره دون انتظار توجيهات من القبطان مايو الامر الذي زرع الحيره والدهشه في قلوب جميع من على متن البيكود حيث يعتبر القبطان هو السلطه الوحيده المخوله باصدار مثل هذه الاوامر هذا التصرف غير المعتاد اثار تساؤلات حول الديناميكيه بين القبطان مايهو وطاقمه ربما في ظل الظروف الاستثنائية والمخاطر المرتبطة بموبي ديك كان هناك قبول ضمني من القبطان مايهو لتأثير جابرييل وتوجيهاته يبدو أن الخوف من مواجهة الحوت الأبيض مرة أخرى قد جعل الطاقم أكثر استعداداً لاتباع أوامر جابرييل مفترضين أن توجيهاته قد تحميهم من مصير مروعة في يوم مشمس جديد قابلتنا الاقدار مع سفينه الصيد يونغ ثراو وبدلا من الاقتراب المباشر تواصلنا عن بعد مما جعلهم يتقدمون نحونا بفضول وحماس وبمجرد ان صاروا على مسافه يسهل معها التواصل اطلقوا زورقا نحونا وبادر قبطانهم للقائنا كان مشهد القبطان وهو يحمل علبة صغيرة بعناية وسط تجديف رجاله مثيراً للفضول سترباك بنظرة محققة تساءل عن ما هي الشيء الذي يحمله القبطان وكان التخمين الأولي لستابز أنه مصباح وتأكدت توقعاته عندما اقترب القبطان حاملاً مصباحاً زيتياً الدهشة لم تكن بشيء في حد ذاته بل بما يرمز إليه نفاد الزيت على متن سفينه صيد حيتان كانت بمثابه اشاره غير مواتيه فهذا قد يعني انهم قضوا اشهرا في البحر دون ان يحققوا اي صيد يذكر تبادلنا النظرات المليئه بالتعجب فغياب الحظ في عرض البحر يمكن ان يكون تحديا هائلا وعلامه على محنه شديده يمكن ان يعاني منها البحاره بمجرد وصول القبطان ديريك الى متن سفينه بكود سارع القبطان آهاب لاستقباله السؤال الذي كان يحرق قلب آهاب كان حول الحوت الأبيض موبي ديك ديريك الذي كانت لغته الإنجليزية مترنحة وغير متقنة جاهداً ليوصل رسالته وبعد بعض المحاولات والإشارات تمكن أخيراً من إيصال الخبر إلى آهاب بأن طاقم يونغ فراو لم يصادف موبي ديك كشف ديريك عن حاجته الاساسيه لزيارته الزيت لمصباحه وبموقف متعاطف ومتفهم لضرورات البحر وتقاليده وافق اهاب وطاقمه على مساعده ديريك في ملء مصباحه بعد تلقيه الزيت وملء المصباح شكر ديريك الطاقم وعاد الى زورقه مبحرا مجددا في رحلته عبر البحار الشاسعه في لحظه كان ديريك يقترب من سفينته ظهرت فرصه لا تفوت مجموعه من الحيتان تلوح في الافق بدون تردد اعاد ديريك مصباح الزيت الى زميله على السفينه وسارع بقاربه نحو الحيتان مدفوعا بغريزه الصياد من سفينتنا بكود ومن يونغ فراو تم انزال الزوارق بعجاله الى الماء وبدات المطارده المثيره ثمانيه حيتان تشكل قطيعا ينبض بالحياه احسست بالخطر وبدات تسبح باحكام تتلاحم في تناغم دفاعيا مما جعل من الصعب على زوارقنا الاقتراب في هذا السيناريو المشحون بالتوتر تعالت اصوات القاده على متن بيكود ستارباك وستابس وفلاسيك يوجهون ويحفزون طواقمهم محاولين تنسيق محاولاتهم للحصول على موقع مثالي لرمي الحراب كانت كل حركة تحسب وكل صرخة أمرا في محاولة للسيطرة على الفوضى التي خلقها القطيع المذعور من الحيتان بينما كانت أصوات القادة تصدح في الهواء ممزوجة بالحماس والتنافس كان هدفهم واضحا الدفع بالرجال إلى أقصى حدودهم للفوز في هذا السباق المائي ضد زورق ديرك الخشونة في أصواتهم والسخرية المتبادلة كانت وسائل لتحفيز الجدافين ليس الا ديريك في عجلته وتسرعه لم يوزع انتباهه بشكل جيد مما جعل زورقه ضاحيه للموج الذي بدا يتلاعب به زادت الامواج من تحدي التحكم في الزورق وبينما كان يكافح للبقاء على المسار الصحيح كانت زوارقنا تتقدم بثبات وتنظيم تجاوزت زوارق بيكود زورق ديريك بكفاءه وهدوء مع انتشار الرجال فيها بثقة نحو اهدافهم بالرغم من الحماسه والتنافس كان هناك تركيز عال واحترافيه في تحركاتهم مما وضعهم في مواقع متقدمه لمحاوله اصطياد الحيتان بينما كان ديريك لا يزال يصارع الامواج ليستعيد التحكم في زورقه محاطا بالزوارق الاربعه وجد الحوت نفسه في فخ لا مفر منه وفي حالة من الذعر الواضح بدا الحوت يضرب الماء بقوه محاولا جاهدا الهرب من محتوميته على الرغم من الفوضى التي احدثها ظلت زوارقنا ثابته محتفظه بمواقعها في تلك اللحظه الحاسمه وبينما كان صياد زورق ديرك يستعد لاطلاق رمحه نحو الحوت فقد توازنه واهدر ضربته في المقابل الصيادون كانوا متماسكين ومنظمين وبتنسيق دقيق اطلقوا رماحهم التي شقت الهواء مرتفعه فوق رؤوس الطاقم الالماني واستقرت بدقه في ظهر الحوت الموقف ازداد توترا عندما انقلب قارب ديريك على جنبه متاثرا بالحركه العنيفه للحوت والفوضى المحيطه مما ادى الى سقوط ديريك وصياده في البحر المضطرب في تلك الأثناء استمرت الأحداث في التصاعد بسرعة مع انتقال كل التركيز نحو إنقاذ الرجلين واستكمال مهمة الصيد بينما كان الرجال يسارعون للسيطرة على الحوت المذعور تشبثوا بكل قوتهم بالحبل الذي كان يقيد الكائن العملاق كل جرة وكل شدة على الحبل كانت محفوفة بالخطر إذ كان وزن الحوت الهائل يهدد بقطع الحبل ووسط هذا الكفاح كانت صرخات الحوت المؤلمة تخترق الاجواء مما زاد من توتر الموقف على الجانب الاخر كان هناك جهد مبذول لانقاذ ديريك ورفيقه من الماء اذ كان من الضروري تامين سلامتهما بينما يتواصل صراع الحياه والموت مع الحوت في النهايه بعد جهد جهيد وتعاون الطاقم استسلم الحوت لفظ انفاسه الاخيره واستراح من عنائه ومع تثبيت الحبل جيدا حول جسده الساكن الان بدا الطاقم في جر الحوت الضخم نحو سفينه بيكود ليضيفوا الى مجموعاتهم غنيمه ثمينه اخرى من اعماق البحر عندما وصلنا الى سواحل جنوب سنغافوره كان الجو ما زال صافيا ومشجعا لرحلتنا اهب باصراره المعتاد كان يعتقد بشده ان المواجهه النهائيه مع الحوت الابيض ستحدث هناك حيث كانت تلك المنطقه معروفه برصد الحوت بكثره ولم يخيب ظنه اذ وجدنا العديد من الحيتان في تلك المياه مما اكد انها بالفعل منطقه مثاليه لهم لتوافر غذائهم خلال تلك الفتره كان الصيد يستحوذ على كل لحظه من وقتي إلى درجة أنني شعرت بأن حياتي كلها قد انحصرت في هذا الفعل لقد اصبحت جزءا من البحر وتعلمت كيف اتحرك واتصرف بغريزه صياد مخضرم ممن قضوا سنوات في عرض البحر الاثاره والمغامره في تعقب وصيد هذه الكائنات الضخمه اصبحت جزءا لا يتجزا من شخصيتي في طيات البحر ومغامراته لم تخلو الايام من المفاجئات والمخاطر مرات عدده وجدت قواربنا الصغيرة محصورة بين اثنين من الحيتان الضخمة وفي كل مرة كانت مهارات ستارباك هي ملاذنا للنجاة بعد فترة وجيزة من مواجهتنا مع سفينة يونغ فراو قابلنا سفينة بريطانية تحمل اسم سامويل اندربي تبادلنا التحايا مع طاقمها بحرارة ورحب بنا على متن سفينتهم مما عزز روح الاخوه التي تجمع البحاره حتى في قلب البحار الغامره والغامضه عندما كان اهاب على وشك مغادره صامويل اندربي طرح سؤاله الروتيني هل قابلتم الحوت الابيض بدلا من الرد بالكلمات اجاب قبطان صامويل اندربي بايماء رافعا ذراعا مصنعه من عظام حوت استوعب اهاب المعنى فورا صارخا فهمت ثم انطلق نحو الزورق سريعا متوجها الى سفينته مع ذلك غفل اهاب عن صعوبه الصعود الى سفينه غير مالوفه بساقه الخشبيه فعلى الرغم من ان بيكود كانت معده خصيصا لتناسب حركته فان التكيف مع تجهيزات السفينه الانجليزيه استلزم منه جهدا ووقتا اضافيا للتنقل على متنها واخيرا بعد جهد جهيد نجح اهاب في الوصول الى قبطان السفينه الانجليزيه حيث استفسر فورا عن قصه ذراعه بسؤاله الحوت هو من فعل هذا بذراعك اكد القبطان الانجليزي ذلك مشيرا الى تشابه مصيرهما بسبب الحوت اهاب متعطشا للمزيد طلب منه ان يروي تفاصيل مواجهته مع الحوت الابيض بدا القبطان الانجليزي يروي في اولى رحلاتي لصيد الحيتان وجدنا انفسنا فجاه امام ارتفاع غير متوقع بجانب السفينه انه كان الحوت الابيض يظهر الى السطح كانت تلك المره الاولى التي ارى فيها هذا الكائن براسه الضخم وجبهته المجعده ومن بين جنباته برزت رماح قديمه عند هذه النقطه تدخل اهاب قائلا بصوت كاد يكون همسا محملا بالشحنه العاطفيه هذه رماحي كانت هذه رماحي واردف القبطان الانجليزي مواصلا سرده وحاول الحوت قطع الحبل الرابط بين زورقينا تلك الكلمات اثارت تاملات عميقه في نفس اهاب الذي كان يربطه بالحوت الابيض قدر مشترك وعداوه لا تنتهي أهاب متحمسا ومشدودا للحكايه حث القبطان الانجليزي نعم اعرف تلك التصرفات جيدا حدثنا اكثر فرد القبطان افعل ما بوسعي اهاب حاول السيطره على انفعالاته فقصص الحوت الابيض كانت تستثيره بشده واصل القبطان الانجليزي روايته كما ذكرت كان الحوت يقضم الحبل بين زورقينا يبدو انه عالق باسنانه لكننا لم نلاحظ ذلك في الحال وعندما شددنا الحبل جذبناه فانقلب على جانبه واطاح بنا جميعا في الهواء وهوت اجسادنا فوق ظهر الحوت مباشره ضرب الحوت زورقنا بعنف مرات عده حتى تهشم اكمل القبطان حكايته حاولت التمسك برمح كان مغروسا بجانب الحوت لكن البحر الهائج والتيارات القويه جرفتني تحت الماء وبينما كنت اغوص مررت بجانب رمح اخر برز من جسد الحوت وشق طريقه خلال جلدي ثم انخرط جراح السفينه في الحوار مسردا الجهود التي بذلها لانقاذ ذراع القبطان التي كانت اصابتها خطيره لدرجه انه لم يكن امامه خيار سوى بترها ركز الطاقم بأكمله على الرواية بانتباه شديد ومع ذلك كان آهاب يفقد صبره تدريجياً لم تكن تهمه تفاصيل علاج القبطان بقدر ما كان يبحث عن معلومات تفيده في مطاردته للحوت فانقض على الفرصة ليسأل هل عود الظهور مرة أخرى؟ هل كانت تلك المرة الأخيرة التي شاهدتم فيها موبي ديك؟ فرد القبطان الإنجليزي لم نكن متأكدين في البداية إن كان هو مبدك لم اكن لدي خبره كافيه بعد في صيد الحيتان لكن بعد اللقاء بصيادين اخرين ومشاركه القصص والملاحظات ادركت انه كان الحوت الابيض نفسه اهاب الذي كان يتوق لجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحوت الابيض اصر في سؤاله لكن هل رايتموه مره اخرى وعندما اكد القبطان الانجليزي انهم شاهدوه مرتين اخرتين تساءل اهاب بدهشه وما حاولتم الامساك به فرد القبطان لم نسع لذلك فقد ذراعي يكفيني في هذه اللحظه قاطع جراح السفينه الحوار مشيرا الى ان الحيتان لا تستطيع هضم الاشياء الكبيره وان هجوم الحوت كان محض خطر وليس للاكل هذا التحليل لم يهدئ من روع اهاب الذي كان قد بلغ نهايه صبره فاشاح بذراعيه في نفاد صبر واصدر تنهيده عميقه ممزوجه بالاحباط دون ابطاء امر اهاب طاقم زورقه بالعوده وبسرعه استجاب الرجال لامره متجهين مره اخرى الى السفينه بكود مختتمين هذا اللقاء الذي لم يسفر عن المعلومات التي كان يأمل اهاب في الحصول عليها عاد اهاب الى بيكود حيث القى نظره فاحصه على ساقه العاجيه واكتشف باس انه قد افسدها كانت القصه المضطربه للنحت قد دفعته الى الافراط في الحركه مما ادى الى الضغط المفرط على الساق دون وعي في تلك اللحظه استدعى نجار السفينه موجها اليه طلبا حازما احتاج منك ان تصنع لي ساقا جديدة استخدم عظمة من عظام الحيتان التي لدينا اختر الافضل وتاكد من اخذ القياسات الدقيقة اريدها جاهزة هذه الليلة بلا تردد انطلق النجار لينفذ مهمته بحثا عن العظمة المثالية التي تليق بقبطان يسعى للانتقام بينما كان اهاب منهمكا في كابينته مستغرقا في رسم خرائطه وينتظر تسلم ساقه العاجيه الجديده كان الطاقم مشغولا باعماله المعتاده مهمتنا كانت تتمثل في تعبئه زيت الحوت في البراميل وتخزينها بعنايه في المخزن خلال هذه الاعمال كان ستارباك يوجه طاقم المخزن حتى استدعي فجاه الى سطح السفينه احد البحاره قد لاحظ شيئا مقلقا زيت الحوت يتسرب من البراميل الى مياه البحر المحيطه ببيكود تسرب الزيت يعني ان هناك خللا في احكام البراميل وهو امر يجب معالجته على الفور لتجنب الخساره دخل ستارباك الى مكتب القبطان اهاب وكنت متبعاً له لاستمع لما سيدور من حديث حول المشكله الطارئه افصح ستارباك عن الوضع قائلا سيدي يتسرب الزيت من المخزن وقد نحتاج للرسوة في اليابان لإجراء الإصلاحات اللازمة آهاب مفعم بالحماس لمطاردة الحوت رد بتوتر نتوقف في خضم مطاردتنا لموبي ديك؟ لقد كانت لديه معلومات حديثة عن مكان تواجد الحوت ستارباك محاولا توضيح الأمر قال إن لم نتوقف لإصلاح البراميل قد نخسر كمية من الزيت اكبر مما يمكننا جمعه في عام اهاب غير مهتم بالمخاطر الاقتصاديه رد قائلا لا يمكنني الانشغال بهكذا امور تافهه وعندما حاول ستارباك اعاده تركيز النقاش على اهميه الزيت قائلا لقد ابحرنا 20 الف ميلا من اجل الزيت رد اهاب بصرامه لم نصل بعد الى هدفنا الاسما عندما اوضح ستارباك انه يتحدث عن زيت الحوت اكد اهاب بجزم وانا لا اتحدث عنه اتركني الان لا يمكنني الانشغال بهذه المسائل وقف ستارباك متحديا وجهه يكسوه الاحمرار من الغضب المكبوت وقال بصوت منخفض لكن ثابت سيدي لا استطيع ان اتفق مع رايك فرد اهاب بحزم انا القبطان هنا ومسؤوليتي الاولى قياده هذه السفينه عد الى عملك واتركني لمهامي فانصرف ستارباك بكبرياء وتبعته انا متاملا الوضع بمجرد خروج ستارباك بدل قبطان اهاب وكانه يحاور نفسه متمتما بكلمات تعكس استيائه كيف يتجرأ على مخالفتي يجب ان اجعله يعتبر ثم توجه اهاب الى السطح ليراقب الطاقم من بعيد راى القبطان اهاب ستارباك يقود الطاقم نحو المخزن حيث قرروا العمل معا لاصلاح تسريب الزيت دون الحاجه للرسو كان هذا يظهر التزام ستارباك بمصلحه السفينه ورغم الخلاف بقي محافظا على واجبه تجاه البيكودي وطاقمها بينما كان اهاب يراقب ستارباك والطاقم يعملون على اصلاح التسريب دون الحاجه الى التوقف أدرك أنه قد فاز في معركته الإرادية ضد ستاربك ورغم شعوره بالنصر لم يستطع اهاب إلا أن يقر بصدق ستاربك الذي يفوق الحد أحيانا متمتما لنفسه ربما أتعتني لكن صدقك يتجاوز اللازم أحيانا يا ستاربك بعدها استدعى اهاب طاقمه وأصدر الأمر اسحبوا المرساه وارفعوا الشراع عاليا سنواصل الرحله انطلقت بكود مجددا في مهمتها للعثور على الحوت الابيض تاركة وراءها الشاطئ الذي كان من الممكن ان يرسو عليه للاصلاح في الاثناء واصلنا عملنا في المخزن محاولين تحديد مصدر التسرب البراميل الجديدة كانت سليمة مما دفعنا للاشتباه في البراميل القديمة المخزنة بعيدا كان المخزن مكانا مظلما وباردا ورطبا مما لم يكن بالبيئه الصحيه للعمل للاسف صديقي المقرب كويكج اصيب بحمى شديده بعد ان قضى وقتا طويلا يعمل هناك مما اضاف طبقه اخرى من التحديات الى رحلتنا الشاقه وضعنا كويكج على الأرجوحة الخشبية التي اعتاد النوم عليها مغطينا اياه بأغطيه دافئه لحمايته من بروده المخزن لكن حالته سرعان ما تدهورت جسده بدا يضعف وظهرت هالات سوداء تحت عينيه واصبح يكابد ليظل منتبها لمن حوله الكل على متن السفينه شعر بان ايام كويكيج باتت معدوده في احد الايام طلب مني كويكيج ان اكون بجانبه وطلب مني معروفا خاصا اراد ان يدفن في البحر داخل زورق خشبي داكن طويل مثل تلك التي شاهدها في نانتكت حيث اخبره البائعون انها تستخدم في دفن صيادي الحيتان رغم ترددي في مناقشة موته اصر كويكيج على طرح الموضوع قائلا هذه امور يجب ان تعرفها تلك اللحظات جلبت ثقلا على قلبي اذ كان يجب علي الاعتراف بامكانيه فقدان صديق عزيز وفي الوقت نفسه كنت مدركا لاهميه تكريم رغباته الاخيره بمجرد ان اتم نجار السفينه صناعه الزورق الخشبي الطويل الكويكيج طلب صديقي العزيز رؤيته بجانب رغبته في وضع رمح ومجداف من زورق الصيد الذي كان يستخدمه اراد كويكيج ايضا اضافه لمسه شخصيه بوضع قطعه قماش ملفوفه كوساده داخل الزورق عندما حملناه الى الزورق كنا نظن جميعا ان النهايه اصبحت وشيكه وان كويكيج سيودع الحياه بهدوء في ذلك الزورق لكن الامور اتخذت منحى غير متوقع بعد ان استلقى هناك لبعض الوقت لم يحدث شيء كويكيج بقي هادئا مغمض العينين ولم تاته المنيه كما توقعنا في النهايه عدنا به الى ارجوحته الخشبيه وبعد ذلك بدات حالته تتحسن تدريجيا حتى عاد الى نشاطه المعتاد خلال ايام بشكل مفاجئ قام على قدميه مبتهجا راقصا رقصه سريعه في مرح وزورقه الذي كان من المفترض ان يكون مثواه الاخير لم يهمله بل تحول الى صندوق يخزن فيه اغراضه الشخصيه مستفيدا منه في حياته اليوميه على السفينه بعد فتره وجيزه من تعافي كويكيد قابلتنا سفينه رايتشل كما هو معتاد امر اهاب بالرسو بجانبها واستفسر عن الحوت الابيض عندما اخبره قبطان رايتشل بانهم شاهدوا موبيديك في اليوم السابق زادت حماسه اهاب سال بلهفه اين رايتموه لم يتم قتله اليس كذلك امل ان لا يكون قد قتل اخذ قبطان رايتشل يروي ما حدث حيث كان طاقمه يطارد مجموعه من الحيتان عندما ظهر موبيديك فجاه امامهم الامواج العاتيه والضربات العنيفه التي وجهها الحوت جعلت البقاء على سطح الماء مهمه شاقه وفي خضم الفوضى اختفى احد الزوارق لم يتمكنوا من معرفه ما اذا كان قد غرق او تا في البحر الواسع هذه الاخبار اشعلت نار الاصرار في قلب اهاب الذي بات أكثر تصميماً على مطاردة موبي ديك ومواجهته محاولاً تحقيق هدفه الذي طال انتظاره في موقف يتسم بالتوتر والحاجة الماسة طلب قبطان سفينة الرايتشيل المساعدة من آهاب وطاقمه معرباً عن قلقه الشديد تجاه طاقم الزورق المفقود ومع ذلك وجد آهاب نفسه ممزقاً بين واجب الإنسانية وهاجسه الشخصي لمطاردة موبي ديك يكاد يكون هوسه بالحوت قد طغى على أي التزام آخر فقد كان يفكر فقط في ملاحقة ذلك الكائن الأسطوري وبالرغم من الحاجة الملحة لمساعدة الرايتشيل اختار أهاب الإبحار بعيداً تاركاً السفينة وطاقمها دون الدعم المطلوب لم يكن هناك وداع أو تمنيات بالحظ الجيد فقط صمت مشحون بالترقب والأسى من جانب الرايتشيل بينما كان آهاب يواصل مهمته الأحادية متجاهلاً العواقب الأخلاقية لقراره في تلك الليلة حيث كان الهدوء يخيم على بيكود وأغلب الطاقم قد استسلم للنوم انقطع السكون بصرخة مفاجئة من المراقب على قمة الصاري صوته المتحمس اخترق الهدوء حوت ينفث الهواء إنه موبي ديك موبي ديك على السطح يتنفس في لحظات تحولت السفينه من مكان سكون الى خليه نحل من النشاط البحاره المستيقظون والنائمون على حد سواء اندفعوا نحو سطح السفينه مدفوعين بمخلوط من الحماس والترقب اهاب الذي طالما انتظر هذه اللحظه كان اول من اندفع نحو الحافه عيناه مثبتتان على المخلوق الاسطوري الذي هيمن على تفكيره وأحلامه لفترة طويلة الجميع على متن بيكود أدركوا أن ما كان يبدو كمطاردة لا نهاية لها قد وصل أخيرا إلى نقطة فارقة كانت هذه اللحظة التي شهد فيها الطاقم موبي ديك بأم أعينهم بمثابة تحقيق للهدف الذي قطعوا من أجله آلاف الأميال عبر البحار الهائجة بهتاف قوي من القبطان اهاب الى الزوارق يا رجال انطلق الطاقم بحماس نحو الزوارق تاركين وراءهم سفينه بكود التي كانت مرساهم طوال الرحله كانت المياه هادئه والبحر ساكنا كان الطبيعه كلها تترقب المواجهه المقبله جميع الزوارق عدا زورق ستارباك انخرطت في الماء وجدف الرجال بكل قوتهم لكن بحذر شديد انتجاه هدفهم العملاق زورق آهاب كان في المقدمة وبالرغم من المسافة القصيرة التي فصلتهم عن الحوت كان هناك شعور بالإعجاب يمزج بالتوتر عندما ظهر رأس موبي ديك الضخم من الماء أصيب آهاب بالذهول مفتوناً بجمال وهيبة الكائن الذي طالما أرقه رأى جبين الحوت المجعد يخترق سطح الماء والفقاعات تتراقص بجانبه والطيور تحلق فوقه في مشهد يفيض بالحياة كان الرمح الذي يبرز من ظهر موبي ديك يحمل قصة معركة سابقة شهادة على الذين حاولوا صيده وفشله كل هذا جعل آهاب أكثر تصميماً على تحقيق ما عجز عنه الآخرون وفي الوقت نفسه أدرك الخطر الذي يحيط به وبطاقمه في هذه المغامرة الجريئة في تلك اللحظات المشحونة بالترقب أدركت عمق الجاذبية التي يحملها موبي ديك للبحارة الشجعان أو ربما الجريئين بما يفوق اللازم هناك كان الوحش البحري الذي بدى هادئا وسهل الاقتراب منه لكن هذا كان مجرد وهم خادع عندما رفع موبي ديكي جسده الهائل من الماء في حركة مفاجئة ومذهلة كشف عن قوته وجبروته ارتطامه بالماء الذي أرسل موجات من الزبد تتدحرج نحو الزوارق كان تذكيراً بأن هذا الحوت ليس مجرد فريسة بل معضلة قوية وخطيرة البحارة ممسكين بمجاديفهم كانوا على أهبة الاستعداد ينتظرون توجيهات أهاب، كل شيء كان في حالة توقف، ينتظر اللحظة التي سيقرر فيها موبي ديك الظهور مجدداً، كانت الأعين معلقة بسطح الماء، مترقبة، مدركة للخطر، ومع ذلك مستعدة لمواجهة ما قد يأتي به المحيط من مفاجآت، الطيور التي اندفعت نحو قارب أهاب بأصواتها العالية، كانت كالنذير بما هو آت فجأة بدأ الماء يغلي تحت القارب وظهرت تلك النقطة البيضاء الصغيرة التي تكبر شيئا فشيئا تحته وتحولت الى رقعة كبيرة تنذر بالخطر عندما برزت تلك الاسنان المخيفة من الماء كانت اللحظة قد حانت كان مبدك الوحش الاسطوري يصعد من اعماق البحر متجها نحو القارب بفمه المفتوح كانت النيه واضحه والخطر محدقا اهاب بغريزه الصياد والقبطان انتزع المجذاف بسرعه واعاد توجيه الزورق بمهاره ثم توجه الى مقدمه الزورق انتشل رمحا ووقف متاهبا للتصويب نحو الحوت امر رجاله بالاستعداد للتجديف الفوري عند اشارته فكل ثانية كانت تحمل أهميتها في هذه المواجهة الحاسمة بين الإنسان والوحش بين آهاب وموبيديك مع كل تحرك محسوب من آهاب كان موبيديك يستجيب بخطوة مضادة كاشفاً عن ذكاء وحشي مذهل وبينما كان الهدف هو محاصرة رأس الحوت عند طفوه على السطح أظهر موبيديك براعة في التهرب متحركاً بطريقة محسوبة محسوبة ليعاكس تكتيكات اهاب في لحظه مشحونه بالتوتر انقلب الحوت مظهرا بطنه اولا قبل ان يكشف عن فكه العلوي فاغرا فاه في محاوله عنيفه لقضم الزورق اهاب بمهاره بالغه تفادى اسنان الحوت بالكاد بينما كان الزورق يرزح تحت قوه فك موبديك الذي امسك باحد اطرافه مهزهزا اياه كما لو كان فريسه صغيره في محاوله للنجاء اندفع رجال الزورق نحو الطرف الاخر محاولين الافلات من قبضه الحوت العنيفه كلهم فعلوا ذلك باستثناء اهاب الذي ظل صامدا في مقدمه الزورق متمسكا بموقعه ورمحه جاهزا للتصدي للحوت مهما كانت العواقب في تلك اللحظات المحفوفه بالخطر تحطم الزورق تحت قوة همجية موبديك بالرغم من محاولات الرجال اليائسة للدفاع عن انفسهم باستخدام المجاديف والرماح لم تكن هناك فرصة للتاثير على الحوت العملاق الذي كان يتحكم في مصيرهم بينما الزورق يتمزق الى شظايا وجد الطاقم نفسه في الماء محاطا بالانقاض تشبثوا بما تبقى من الزورق محاولين البقاء على سطح الماء في معركه يائسه للبقاء اهاب الذي ظل يقاوم حتى اللحظه الاخيره وجد نفسه اخيرا مطروحا في الماء وجهه لاسفل وهو يغوص تحت الموج القبطان العنيد الذي واجه الحوت بكل ما لديه من قوه وعزيمه اصبح الان واحدا مع العنصر الذي قضى حياته في مواجهته المعركه بين اهاب وموبيديك التي بدأت كمطاردة ملحمية وصلت إلى نهايتها المأساوية بينما موبي ديك يجوب المياه المحيطة بحطام الزورق كان ظهوره الضخم يخلق دوامة تجرف كل ما حوله محاصراً الرجال في معركة للبقاء ضد الطبيعة الغامرة آهاب المناضل الشرس وجد نفسه عاجزاً وسط الموج العاتي مكافحا للبقاء على السطح بساقه الواحده رجال زورقه المتشبثون بالانقاض لم يتمكنوا من تقديم المساعده له بينما كانت الزوارق الاخرى بما فيها الزورق الذي كنت على متنه عاجزه عن التدخل كلنا شاهدنا الوضع اليائس بعيون مملوءه بالقلق نتوق لمد يد العون لكن الحوت الهائل كان يحكم قبضته على المسرح بأكمله آهاب في لحظة يأس عظيمة صاح لزملائه الباقين على متن بيكود محرضاً إياهم للإبحار والنجاة كلماته الأخيرة ابتلعتها موجة عارمة في لحظة تجسدت فيها الطبيعة بكل قوتها ورهبتها في هذا المشهد الملحمي أظهر موبي ديك ليس فقط هيمنته على البحر بل ايضا على مصائر البشر الذين تجرؤوا على تحديه بعد امر اهاب الحاسم شقت بكود طريقها عبر الدوامه التي خلقها مبيديك محاوله تشتيت انتباهه وابعاده عن الرجال المحاصرين في الماء تلك الخطوه منحت زوارق الصيد الاخرى فرصه للتحرك نحو اهاب ورجاله لانقاذهم ستابس تمكن من جذب اهاب الى زورقه بينما عدنا نحن انا وكويكج الى بيكود ومن على سطحها تابعنا عمليه الانقاذ اهاب مستلقيا في الزورق متعبا ومنهكا لكن عقله ما زال يعمل سال عن الرمح تلك الاداه التي كانت رفيقته في معركته وعندما اكد ستابز ان الرمح لا يزال معهم طلب اهاب وضعه بجانبه ربما كتعبير عن عدم استسلامه ثم تطرق اهاب لسؤال عن رجاله وعندما اكد له ستابس ان الجميع بخير اراد القبطان الوقوف رغبه منه في مواجهه الوضع وفي رمزيه لعدم قبوله الهزيمه بمساعده ستابس ورجل اخر وقف اهاب مجددا عيناه تتجهان نحو المكان الذي اختفى فيه مبديك ربما في تامل او تحدي أو ربما في تقبل للطبيعة العنيدة لمهمته تلك الإرادة الصلبة والعزيمة التي كان يتحلى بها آهاب أعادت تجميع قواه حتى بعد الهزيمة المريرة الصرخة التي أطلقها قائلاً فيها انظروا أستطيع أن أرى موبي ديك كانت تعبيراً عن رفضه لاستسلام وإصراره على مواصلة القتال ومع ذلك كان موبي ديك في ضخامته وقوته يمثل تحدياً يفوق قدرات البشر فقد ابتعد بسرعة خارقة مخلفاً وراءه الزبد فقط أما على متن بيكود استمرت النظرات المترقبة والأصوات المنادية في الصعود والهبوط من صار السفينة بينما كان آهاب يتنقل باضطراب على سطح السفينة يحسب الدقائق ينتظر اللحظة التي سيظهر فيها موبي ديك مجدداً ومع تقدم الساعات دون ظهور للحوت، كان الإحباط يتسلل إلى القبطان، الذي لطالما أظهر قوة وتحدياً لا مثيل لهما. بالرغم من عدم ظهور موبي ديك، ظل آهاب مصراً على مراقبة الأفق، غير قادر على التخلي عن الهدف الذي خصص حياته لتحقيقه. هكذا، تحت ضوء النجوم، ثم تحت شروق شمس يوم جديد. استمر اهاب في التحديق في المياه والبحث عن اي علامه قد تدل على وجود الوحش الابيض كانت البحار مسرحا لملحمه بشريه ضد الطبيعه ملحمه لم تنته بعد مع قبطان لا يعرف كلمه الاستسلام في فجر ذلك اليوم كان البحاره يتناوبون في حراسه السفينه من قمه الصاري دون ان يتمكنوا من تحديد المسافه التي ابتعد فيها الحوت موبيديك كانت الحيره تسيطر علينا فلا نعلم ان كنا لازلنا على دربه ام لا وعندما بدا الياس يتسلل الينا ظهر موبيديك فجاه امام اعيننا ارتفع في السماء قبل ان يعود ليصطدم بالماء بقوه مشهداً مذهلاً استثار الرهبة في نفوس الكثيرين منا فقد شهدنا قدرات الحوت الهائلة من قبل وهنا صرخ آهاب موجهاً كلامه لموبي ديك معلناً عن استعدادهم وتجهيزهم للمعركة قائلاً لقد حانت نهايتك الرجال مستعدون والرماح في انتظارك تم خفض ثلاثة قوارب صغيرة إلى البحر حيث استقل كويكيج أحدها وشاركت أنا في قارب آخر بينما اختار ستارباك البقاء على متن السفينة بيكود وجه أهاب تعليماته لستارباك قائلا أنت الآن القائد يا ستارباك أنا أثق فيك بإدارة السفينة ولكن لا تجعلها تبتعد كثيرا لم يستغرق القوارب وقتا طويلا للوصول إلى الماء مع زورق أهاب في المركز انطلق موبي ديك نحونا بسرعة عالية فاتحا فمه على مصراعيه وذيله يلوح بشده مثل الصوت كل الرجال في القوارب كانوا بحاره محنكين وعندما ادركوا الخطر المحتمل استطاعوا توجيه قواربهم لتجنب الحوت المستشيط بدات القوارب تناور للافلات من مبيديك بينما كان اهاب يصرخ مشجعا رجاله مؤكدا على قدرتهم على النجاح والقضاء على مبيديك مصمما على عدم السماح للحوت بالتفوق مرة اخرى بهتافات ملئها الامل واصل الصيادون محاولاتهم لاصابة الحوت بالرماح مع تقارب وابتعاد القوارب في حركة مستمرة وبالرغم من ان كل رمح كان يغرس في جسد الحوت لم يبدو ان ذلك قد ابطا من حركته مع كل رمح موصول بحبل انتشرت شبكة من الحبال تربط القوارب ببعضها البعض وتعقدت الأمور مع تسارع موب ديك المفاجئ نحو القوارب ومحاولاتها للإفلات منه تفاقمت الأمور عندما وجد زورق آهاب نفسه محاصراً بين الحبال عاجزاً عن التحرك لم يجد آهاب بداً من اتخاذ القرار الصعب بقطع الحبال لتحرير زورقه فلم تكن هناك خيارات أخرى متاحة فجأةً غاص مبدئك الى الاعماق ثم اندفع صعودا الى السطح مستخدما انفه ليضرب قاع زورق اهاب مطلعا اياه وطاقمه في الهواء قبل ان يسقطوا جميعا في المياه بعد هذه الحركه المفاجئه غاص الحوت مره اخرى اختفى في الاعماق وترك البحر في هدوء لفتره لحسن الحظ اقتربت سفينه بيكود التي كانت تراقب الوضع عن كثب ونجحت في انقاذ اهاب وطاقمه سحبتهم الى الامان على متنها طلب اهاب المساعده ليقف على قدميه على سطح السفينه وعند رؤيته انقبضت انفس الكثير من الرجال لكن لم يجرؤ احد على الكلام لقد تحطمت ساقه العاجيه الى شظايا وقف اهاب لللحظات طالبا عكازا ثم نادى رجاله لتامين القوارب وأمر برفع الأشرعة لزيادة السرعة معلنا إننا قريبون من هدفنا يا رجال سنقبض على هذا الحوت قريبا في هذه اللحظة انفجر ستارباك قائلا بصوت عال لاهاب لن نقبض عليه أبدا أيها الكهل بهذه الطريقة لن نحقق شيئا لقد استمرت هذه المطاردة ليومين فقدنا خلالها قاربين وأنت فقدت ساقك مرة أخرى متى ستتوقف هل تريد ان ترى كل رجالك يموتون كنا جميعا في حاله صدمه من جراه ستارباك في مواجهه اهاب لم يسبق لاي بحار ان تحدث بهذه الطريقه الى قائده كنا نتوقع ان يعاقب اهاب ستارباك او يامر بحبسه لكن اهاب بكل هدوء رد عليه قائلا لا يمكننا التوقف الان يا ستارباك هذا قدرنا هذا الحوت مقدر لي وانت جزء من هذا القدر ايضا صدح صوت البحار الواقف فوق قمه الصاري مسترعيا انتباه الجميع على متن السفينه ها هو يسبح بمحاذاتنا صاح وهو يوجه اصبعه نحو شكل ابيض يلوح عن الجهه اليسرى للسفينه مو بدك بكل هيبته ظل يسبح بجانب البيكود مواكبا لها مسافه عده اميال قبل ان يغوص مره اخرى مختفيا في اعماق البحر في اليوم الثالث سنحت لنا الفرصه المنشوده لاصطياد الحوت على الرغم من فقدان اهاب لساقه كان مصمما على قياده الزورق بنفسه متحديا اي عوائق اثناء تجهيز الزورق للنزول الى الماء نادى اهاب على ستارباك واخبره قليلون هم الرجال الذين يعودون من مثل هذه المعارك احياء اجاب ستارباك اتفهم ذلك تماما سيدي مد اهاب يده قائلا انت ستارباك وانا القبطان العجوز تصافح معي يا رجل استجاب ستارباك ممسكا يد اهاب بقوه وقال سيدي القبطان ارجوك اعد التفكير في قرارك ابق معنا على متن السفينة لكن أهاب فلت يده وأصر على النزول بالزورق في تلك اللحظة لاحظ ستارباك خطرا جديدا وصرخ أسماك قرش ارجع يا سيدي إن أسماك القرش تقترب بينما كان أهاب يبتعد مستغرقا في التجديف وإصدار الأوامر للرجاله للتقدم نحو موبي ديك كان الرجل على قمة الصاري يحاول التحذير صرخ محذراً آهاب بأن الحوت يقترب من أسفل زورقه لكن آهاب مصمماً ومنهمكاً في مهمته واصل تحريك الزورق بأمل الوصول إلى موقع استراتيجي لضرب موبي ديك فجأة اندفع موبي ديك من الماء إلى الهواء ثم عاد يرتطم بالبحر شسده مزين بمزيج من الرماح والحراب القديمة والجديدة جاراً وراءه شبكة من الحبال هذا الارتطام القوي جعل جميع الزوارق تهتز لكن جميع من كانوا على متنها ظلوا صامدين متمسكين بمواقعهم رغم الفوضى التي خلفها الحوت العملاق وقف ستارباك يراقب المشهد متحدثا الى نفسه بقلق اه يا سيدي لو كنت تترك هذا السعي المروع وراءك لماذا لا تفهم ان الحوت لا يابه لك انت المطارد هنا لا هو على الرغم من نداءات ستارباك الصامته واصل اهاب مهمته بعزم بينما اتخذ الرومات اماكنهم على الصاري وجوانب السفينه تقدم اهاب بزورقه نحو الحوت واخيرا نجح في الاقتراب بما فيه الكفايه ليرمي موبديك برمحه الذي استقر في صدر الحوت العملاق بدأ موبي ديك في التقلب بعنف في محاولة للتخلص من الرمح والحبل المربوط به وفي هذه العملية الفوضوية كاد أن يجر آهاب وزورقه إلى الأعماق معه في هذه اللحظة الحرجة جدف رجال آهاب بكل ما أوتوا من قوة محاولين نقل الزورق إلى منطقة أكثر أماناً كان عليهم التحرك ذهاباً وإياباً بقوة ومهارة حتى وصلوا إلى مكان آمن، فقد ابتعد موبي ديك مراقباً حركاتهم من بعد، كان يستريح، لكن على مقربة منهم كان جميع أفراد الطاقم على متن البيكود يترقبون ما سيحدث بعد ذلك، وحاول البحارة المتمركزون على قمة الصاري تحذير آهاب، ولكنه كان منشغلاً تماماً بمواجهة الحوت، عندما اندفع موبي ديك مرة أخرى بسرعة هائلة، كان اهاب جاهزا فاستهدفه مجددا بدقه واصابه برمح اخر ثم التفت اهاب نحو البيكود حيث راى ستارباك يتكئ على سور السفينه مملوءا بالقلق افراد الطاقم الاخرون بداوا في التحضير لسحب الحوت الى السفينه ولكن كان عليهم القيام بذلك وهم يعانون من التعب والارهاق متحركين بخطى ثقيله وكانهم يكافحون النعاس حتى الوحش البحري موبيديك بدا انه يفقد قوته ربما استنزفته مطاردة دامت ثلاثة ايام في هذه الاثناء كانت اسماك القرش التي تحوم حوله تظهر حيوية واضحة اهاب في لحظة تامل تساءل ما اذا كانت هذه الاسماك تنتظره ام تتربص بالحوت بعزيمة لا تلين غرس اهاب رمحا اخر في جسد موبيديك الحوت اطلق انينا موجعا وتقلب بشده ما ادى الى اصطدامه بالزورق وكاد يقلبه تمسك اهاب باحكام بعارضه خشبيه منعته من السقوط في الماء بينما لم يحالف الحظ ثلاثه من رجاله الذين سقطوا في البحر لكنهم تمكنوا من البقاء على سطح الماء زورق اهاب تضرر بشكل كبير وسقط بعض رجاله في البحر وتناثرت الحبال والرماح في كل مكان داخل الزورق سفينه البيكود التي كانت تراقب الموقف عن كثب تقدمت للمساعده الطاقم على متن السفينه هب لإنقاذ الرجال الذين سقطوا في البحر ولمساعده القبطان اهاب على العوده الى سفينته مستعدين لتقديم كل دعم ممكن في هذه الظروف العصيبه وقف موبي ديك للحظة محدقاً في البيكود كأنه يلمحها لأول مرة ربما مدركاً أنها مصدر عنائه بعد ترقب قصير اندفع بقوة نحو السفينة آهاب ورجاله الذين شهدوا الحوت يقترب بسرعة فائقة نحو البيكود بذلوا جهوداً مضنية لمنع الاستدام المحتوم يجدفون بكل ما أوتوا من قوة صائحين بتحذيرات للطاقم على السفينة لكن دون جدوى لدى اصطدامه أحدث موبي ديك هزة عنيفة على السفينة مما جعل الجميع يسقطون على الأرضية بسرعة نهض الطاقم يسارعون نحو السور مستعدين لإطلاق الحبال أو رمي الحوت بالرماح إذا اقتضت الضرورة الحوت لم يكن مجرد ضحية للمطاردة بل أصبح مهاجما محولاً الصراع إلى مواجهة مباشرة مع السفينة نفسها مع إصرار موبي ديك على الهجوم اهتزت السفينة بقوة شديدة مرة أخرى وسقط الطاقم أرضاً تحت وطأة الضربات المتتالية بينما كان الرجال يتجهزون على سور السفينة بالرماح والحراب مستعدين لمواجهة الحوت ضرب موبي ديك قاع السفينة بعنف مرة أخرى مما تسبب في صدور صوت تكسير مدون أعلن عن بدء غرق السفينة آهاب في مواجهته الأخيرة مع الحوت أطلق رمحاً آخر نحو موبي ديك الذي صدر عنه صرخة عالية عندما اخترق الرمح جسده عندما صعد الحوت فوق الماء كانت رأسه تعل الصاري المتبقي من السفينة الغارقة بارتفاع كبير ثم اختفى مجدداً في الأعماق اما الحبل المتصل بالرمح فقد انفلت بشكل لا يمكن التحكم فيه ولف حول رقبه اهاب ساحبا اياه بعيدا في البحر دون ان يتمكن من المقاومه طاقم زورق اهاب وقفوا مصدومين متجمدين للحظه قبل ان يدركوا الواقع المرير عندما التفتوا نحو البيكود لم يجدوا سوى جزء من صاريها العلوي يطفو لبره قبل ان ينجرف تحت الماء مختفيا الى الابد تاركا الناجين في مواجهه قدرهم المحتوم وسط الامواج الهائجه كالدوامة الجارفه التي تبتلع كل ما في طريقها ابتلعت الدوامة التي خلفتها البيكود الغارقه زورق اهاب جاذبه اياه الى المصير ذاته الذي لاقته السفينه واما انا كنت هناك على متن الزورق مع اهاب شاهد عيان على تلك النهايه الماساويه رايت اهاب وهو يسحب الى الاعماق خلف الحوت بينما كنت على بعد امتار قليله منه عاجزا عن التدخل او تغيير مجرى الاحداث الدراميه التي تكشفت امام عيني كنت الشاهد الحي الوحيد على الحادثه المروعه التي اودت بسفينه بيكود وكل من كان على متنها بينما جرفت الدوامة الباقين الى قعر المحيط كان لي الحظ في النجاة بنفسي وان كان ذلك بالكاد في اللحظات الحاسمه بينما الزورق يجرف نحو الهاويه التي خلفتها السفينه الغارقه حاول الكثيرون منا السباحه بعيدا لكنني كنت الوحيد الذي تمكن من الوصول الى منطقه امنه هناك وسط الامواج الهادئه نسبيا وبعيداً عن الدوامة المميتة وجهت لحظات من العزلة واليأس الشديد توقعت أن يكون مصير الغرق أو أن تجدني أسماك القرش ولكن ضد كل الاحتمالات بقيت حياً تاركاً لي الفرصة لأروي هذه القصة المأساوية قصة القبطان آهاب ومطاردته المحمومة لموبي ديك على بحر القدر المتلاطم وجدت نفسي وحيداً معزولاً عن بقية العالم حتى جاءت تلك اللحظة حين رأيت صندوق كويكيج الخشبي يطفو نحوي كأنه رسالة من ما وراء الطبيعة بالكاد تمكنت من تسلقه وأصبح ملجأي وقارب النجاة الذي حملني عبر الأمواج لمدة ثلاثة أيام متواصلة في نهاية هذه المحنة جاء الفرج على يد طاقم سفينة الرايتشيل التي كانت تجوب البحار ومعزولاً بحثا عن زورق صيد فقدته ورجالها لقد كانت لحظه محمله بالسرياليه والعجائب حيث كانوا يسعون لايجاد احبائهم المفقودين وبدلا من ذلك وجدوني انا الناجي الوحيد من ماساه البيكود ناج وحيد في عرض البحر يتيم القدر الذي سلمته الامواج لاكون شاهدا على القصه التي ستروى عبر الاجيال